يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص من حلقات برامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم تحت عنوان حوار هادئ مع فكر الجهاد في البداية نقول إن الإنسان لا يسعد إن الإنسان لا يسعد حين يجد أقواما يحبون هذا الدين ويغيرون عليه ويحبون نصرته ولو بأنفسهم إلا أن أحيانا تنفلت هذه الغيرة أو تضعف وتنعدم وكل السبيلان غلط عظيم والغيرة المنضبطة بالعلم والحكمة هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأول مرة على شاشات الفضائيات نجلس لا أقول في مناظرة مرة أخرى نجلس لا أقول في مناظرة إنما في مناقشة هادئة في حوار هادئ حول فكر السلفية الجهادية ووضع هذا الفكر في الميزان الشرعي هل هو موافق للأدلة الشرعية أم مخالف لها؟ ومع الحق نسير بغض النظر عن قائله. نقول أسئلة كثيرة، محاور عديدة نريد أن نتعرف عليها. منهج التغيير عند السلفية الجهادية، بعض أحكام الجهاد، ضوابط قضية التكفير عندهم، العمل السياسي عندهم، مواجه الربط بينهم وبين تنظيم القاعدة. وغير ذلك من المسائل التي سنتعرض عليها وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين معنا مشاهدين الكرام من ممن يمثل الفكر الجهادي معنا الأخ أحمد فؤاد عشوش أهلا وسهلا. أهلا بيك. صعداء بحضرتكم. بارك الله فيك. حياك الله. معنا أيضا الأخ جلال الشرقاوي أهلا وسهلا. بارك الله, الله فيك. بارك الله فيك. وفي المقابل معنا الساز الأخ جمال المركب أهلا وسهلا. أهلاً معنا أيضا الأخ على سعيد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله, الله يكرمك. هنبدأ مشاهدينا الكرام في البداية وأكرر مرة أخرى جلسة مصارحة نحن في جلسة مصارحة نحن في جلسة مناقشة هادئة نحن في جلسة تصحيح للفكر وتصحيح للأخطاء سنبدأ مشاهدينا الكرام مع فضيلة الأخ أحمد فؤاد عشوش عن هل الفكر السياسي أول موضوع نريد أن نطرحه هو أنه ينشر وينتشر عن الفكر السلف الجهادي أنه فكر يكفر جميع الأنظمة الموجودة فنريد أن نتعرف على ذلك وهل هذا صحيح أم لا الحمد لله وكفى وصلاة على العبادة الذين اصطفى بعض أحييك وأحيي ضيوفك الكرام أهلاً وصاحب جميع المشاهدين ويصرني أن تتاح الفرصة لي لكي أقدم حقيقة ما نعتقد وما ندعو إليه لأنه كثر اللغط حول السلفية الجهادية وما تعتقد السلفية الجهادية وما تعمل بالسلفية الجهادية وينسب إلى السلفية الجهادية كثير من الاتهامات وكثير من الأغاليط وأحيانا المغلطات المتعمدة السلفية الجهادية طيار إسلامي سلفي حقيقي يدعو إلى صحيح الدين ويدعو إلى الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى ولا يرضى بالواقع لكونه هو الواقع لكنه يريد أن يحمل هذا الواقع على منهجية الإسلام نعم. لا سيما إذا كان هذا الواقع من صنع غيرنا وليس من صنع أيدينا نحن المسلمين فهذا الواقع فرضه علينا الاستعمار وهذا الواقع دخل إلى بلادنا مع الاستعمار ومع المستغربين وهناك فريقان من الناس يحاربون هذا الدين الاستعمار ممثلا باليهود والنصارى في الغرب وبعض المستغربين هنا الذين توافقوا مع المناهج الغربية ورضعوا لبانهم ففرضوا علينا هذا الواقع ومع طول الأمد حسبنا أن هذا الواقع يستقيم مع صحيح الإسلام وهذا كلام مغلوط وغير صحيح ولذلك أنا أود أن أعود بسؤالك إلى البدايات. نحن لنا موقف بالفعل مع الواقع ينطلق من نظام الحكم القائم ومن نوعية القانون الحاكم. بمعنى؟ نعم سأستعرض. م. القانون القائم هو الصادر عام 1949 على إثر معاهدة مونترييه والذي قام بوضعه مجموعة من النصارى واليهود بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور الصن hourly ومع المحامي الشهير صبري أبو علم وقبل ذلك كان هذا القانون قانونا فرنسيا محضا ترجم إلى العربية عام 1876 وعام 1883 القانون الحاكم في مصر هو القانون الفرنسي م. الذي صدر عام 1810 من الميلاد والذي يعرف باسم القانون نابليون ونابليون بالحقيقة بنى هذا القانون على بعض مفاهيم الفلسفة الغربيين لا سيما الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنتام وأنتم تعلمون أن بنتام هذا يسمى فيلسوف اللذة وتعرف نظريته بالنظرية النفعية وهي النظرية التي بني عليها القانون المصري الذي أخذ من القانون الفرنسي النفعية عند بنتام أنا أريد أن أبسط للمشاهدين لأنني يهمني جدا المشاهد الذي يتابعنا، أريد أن يعرف فكر السلفية الجاهدية النفعية عند بنتام كانت تقوم على مغالطة في مفهوم الفضائل والرذائل فبنتام رفض أن يكون قياس الفضائل الدين كما أنه رفض أن يكون قياس الفضائل الأخلاق كما أنه رفض أن يكون قياس الفضائل المثل العليا وقال إن هذه كلها خرفات إن المثال الوحيد الذي يمكن أن نقيس عليه والميزان الوحيد الذي يمكن أن نقيس عليه هو اللذة فكل ما حقق لنا لذة فهو فاضل وكل ما حقق لنا ألم فهو رذيل وبناء عليه هو كان يتساءل هل الزواج يحقق فضيلة, فضيلة أم رذيلة فإذا كان الزواج يحد لذتي مع امرأة بعينها فهو رذيلة وإذا كان الزنا يحقق لي اللذة لأنني سأباشر النساء بلا تمييز فهذا يكون عين الفضيلة هذا الحقيقة انقلاب خطير على نهج الأنبياء ليس على نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله بل هو انقلاب على كل الأنبياء وهو رفض لمنهجية السماء رفض تام وقاطع بنتام تحول إلى ملحد وكان رجلا ملحدا بني القانون على هذه الفلسفة أساتذة القانون المصري ومعي هنا رسائلهم ما نصطحبت معي الكتب حتى نكون على بينا حتى لا يكون الكلام مرسل يقولون أن القانون المصري نفعي وأن القانون المصري لا يحمل فضيلة لا يحمل أخلاق لا يعتد بالمحرمات هو يستبيح المحرمات القطعية تبعا لقانون نابليون المطبق عام 1810 والذي استقى من فلسفة بنتام وغيره ولقد قام على وضع القانون المصري في أول مرة محامي فرنسي شهير كان يعمل في السكك الحديدية والتقطه الخديوي إسماعيل اسمه مانوري مانوري هذا الإطالي الفرنسي النصراني وضع قانون المحاكم المختلطة الصادر عام 1876 وقد وضعه بالفرنسية ثم ترجم إلى العربية وفي عام 1883 عند إدخال القوانين الوضعية إلى المحاكم الأهلية وإلغاء الشريعة الإسلامية قام رجل نصراني اسمه مندرو باردو وضع هذا القانون هذا النصراني وضع القانون للمحاكم الأهلية ولتحاكم الشعب المصري إلى هذا القانون وهو يكاد يكون قانون منوري الذي وضع عام 1876 هذا القانون عام 1904 أدخلت عليه كثير جدا من التعديلات أدخل فيه من قوانين عشرين دولة ليس فيها أي صلة بالإسلام أو بالشريعة الإسلامية وكان هذا القانون تغييرا فعليا وحقيقيا لحقائق الإسلام وقد ساعد في تثبيت هذه القوانين في مصر لأسيما بعد عام 1888 الشيخ محمد عبد وقام الشيخ محمد عبد الشهير بإصدار جملة فتاوى بصحة هذه القوانين وتثبيتها وكتب مستشار وزارة الحقنية التي تسمى العدل الآن تقريرا رفعه إلى وزارة الخارجية يشيد بدور الشيخ محمد عبده في إدخال القوانين الجنائية إلى مصر ليس هذا فحسب بل عامل الشيخ محمد عبده قاضيا في المحاكم الأهلية وعمل لمدة عشر سنين في هذا القضاء يحكم بالقانون الوضعي بل وفي دوائر البغاء في دوائر البغاء واستباح على نفسه أن يحكم وأن يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية وهناك فتاوى لعلماء الأزر وقد استحضرت معي الفتاوى أيضا واستحضرت أقوال الشيخ محمد عبده وأعماله ومن ترجم له لتكون هذه المسألة على الحقيقة وأنا أود أن أفجر هذه القضايا قضاء النقاش نحن كنا نريد أن نتناقش ونصل للحقيقة فلا بد أن نفجر كل القضايا ونبحثها بشكل جيد ونرجع فيها ونقف لنرى من المصيب ومن المخطئ وقاومه علماء الأزهر الشيخ العباسي والشيخ حسون النواوي ووقف اللورد كرومر بجانب محمد عبده وأقال الشيخ حسون النواوي وعين الشيخ محمد عبده مكافأة له على إدخال القوانين إلى مصر وبالذات القانون الجنائي مفتيا لمصر ومشرفا على إصلاح الجامع الأزهر وكان الشيخ محمد عبده لكي يعرف المشاهد الحقيقة وأنا أعرف أن كلامي صادم للمشاهد كان الشيخ محمد عبده لا يسمي الجامع الأزهر إلا باسم المخروب وكان يسميه المرستان أي بيت المجانين وكان يسميه الاستبل أي مكان ربط الخيل وهذا يعطيك انطباع عن تصور الشيخ محمد عبده للأزهر ولرجالاته ولأن الأزهر وقف في وجهه ووقف في وجه اللورد كرومر في شأن ما تعلق بالقوانين الوضعية التي دخلت مصر عام 1883 على المستوى العام وتم إلغاء الشريعة وكانت الحرب شرسة بين الشيخ محمد عبده وبين الشيخ الأزهر كالشيخ عليش كالشيخ الشربيني الشيخ حسون النواوي الشيخ الجنبيهي إلى آخره ولقد كتب الشيخ الجنبيهي كثيرا عن محمد عبده كما كتب عنه الشيخ النبهاني مفتي لبنان الأسبق وقال إن الشيخ محمد عبده كان تاركا للصلاة وكان يشرب الخمر وكان يجلس النسوان فهذه القضايا أنا لا أقولها من عندي أنا استحبت معي الكتب حتى لا تقول متقول أن أحمد عشوش يتقول على الشيخ محمد عبد أو يتقول على تاريخ القانون المصري القانون المصري استحل الزنا واستحل اللواط واستحل الخمر واستحل القمار استحلال لأن من وضعه نصراني ونصراني مستعمر يريد تدمير هذا البلد وفرضه علينا بقوة السلاح القانون عندما دخل طبق في الوجه البحري عام 1883 ولم يستطيع تطبيقه في الوجه القبلي ولم يطبق إلا بعد ذلك بخمس سنوات لمقاومة الشعب في صعيد مصر لهذا القانون الأجنب المفسد الذي أفسد أخلاق البلاد والعباد والذي استباح المحرمات وعلى إثر ذلك تم ترخيص بيوت الدعارة في مصر وظل الأمر سيريا إلى أن جاء انقلاب 52 أيضا كان هناك استباحة الخمر وإنشاء الخمرات وهذا موجود إلى الآن وقد استحضرت معي قانون الملاهي وقانون الضعارة إلى أكري لكي يعلم الشعب حقيقة هذا الواقع الواقع الذي لا يعرف عنه شيء هذا الواقع الذي غيب حتى صار أئمة الهدى أئمة للإرهاب والخوارج وصار أئمة الشيطانة والتلاعب بالدين والانسلاح من الأخلاق هم أئمة السياسة. أنا أرطي مثال. نحن إذا أردنا أن نقارن في عقود المشاهدين بين الشيخ حسن البنا وبين سعد زغلول، من الذي يكسب المقارنة؟ سعد زغلول. سعد زغلول كتب في مذكراته بنفسه وبيده أنه مقامر وأنه باع عدة عزب 400 فدان من أجل أن يلعب القمار هذا مقامر وكان يعاقر الخمر. لكن أين هو واقعه الآن في أمتنا؟ وأين واقع الشيخ البنا عندما يكتب عن وحيد حامد؟ مسلسل العائلة إلى آخره ويلطخ تاريخ العمل الإسلامي هذه إشكالية كبيرة لقد غيبت العقلية الإسلامية غيبنا نحن كشعب غيبنا كأفراد عن هذه الحقيقة عن تلك المؤامرة عن هذا الاستعمار الفكر الخطير عن هذا الاستعمار التشريعي الذي استعمرنا وبدل هذه الشريعة معنا شيخ الإسلام في المجالة 28 يقول أن من سوغ شريعة غير شريعة الإسلام فهو كافر مرتد عن دين الإسلام فكيف نسوغ نحن لأنفسنا هذه الشريعة الباطلة البطالة وكيف نرضى لأنفسنا أن يأتي ثلاثة لامبير وغيره ليضعوا لنا القانون المدني ثم يأتي أبو عالم مع اثنين من النصارى الفرنسيين والإنجليز ليضعوا لنا القانون الجنائي أنا الآن أتساءل بعد أن وضعوا هذا القانون عينوا القضاء الذين يحكموا بهذا القانون من النصارى واليهود المستعمرين ثم من النصارى السؤال الآن الذي أتسأله هل يجوز في الإسلام أن يتولى غير المسلم القضاء بين المسلمين؟ أنا أطرح هذا السؤال وأريد عليه إجابة وأتمسك بإجابة هذا السؤال كما أنني أتحدى كل العلمانيين كما أنني أتحدى كل الإسلاميين على وجه القط في إجابة هذا السؤال فبالإجماع لا يجوز تولى غير المسلم القضاء بين المسلمين بل قال الإمام الموردي إن, إن الذمي لا يجوز له أن يتولى القضاء بين الذمين في بلاد الإسلام وقضاءه غير نافذ فيما يتعلق بالإمام أي أن الإمام لا يلزم به هذا إن كان من الذم بين الذمين <تصفيق> فكيف يتسنى أن يحكمني نصراني مستعمر إنجليزي أو فرنسي أو بلجيكي أو أمريكي كما كان الحال يحكم بين المسلمين في الأموال في الأبضاع في الدماء يحكم بهذه القوانين الجاهلية البطالة التي أنتجها قوم ملحدون نحن جميعا نعرف أن الذين قاموا على فلسفة القوانين في أوروبا من الملحدين نحن إذا نظرنا إلى جان جاكر الذي يسمونه نبي السياسة كتب عن نفسه في كتاب الاعترافات أنه كان زانيا وأنجب خمسة أبناء من الزنا وقال قبيم إلى الشارع ورفض أن يتولى تربيتهم وقال لا أتحمل مسؤولي مسؤوليات غيري وقال عن نفسه أنه شاف جنسي كيف أستبدل الهدى بهذا كيف أجعل هذا ندا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أتحدى من هذا المنبر أتحدى كل العلمانين في مصر وأتحدى العلمانية في تاريخها منذ أن بدأت في بلدنا وإلى الآن وإن كانت لديهم شجاعة الموقف فلناظرون وأنا مستعد للمناظرة معهم تاريخهم ما هو إلا خبث ودنايا ورذائل وخيانة وعمالة للاستعمار فرضوا علينا هذا الواقع مع المهم كله وهم قلة منحرفة في هذا المجتمع قلة لا تتعدى القليل جدا الذي لا يكاد أن يذكر اعتابي أن ينحاز بعض الإسلاميين ليتوافق مع العلمانيين في دعواتهم أو في بعض دعواتهم هذا الذي أذكره وهذا الذي أقول حقائق مرة أنا معي كل المستندات ومعي كل الأقوال والشواهد بمؤلفاتهم بكتابتهم لم يقف علماء المسلمين من هذا الواقع المرير موقف العاجز بل أنكروا وأعلنوا وبيّنوا وقد استحضرت معي اليوم كتابات لأكابر جامعة الأزهر منهم الشيخ أحمد شاكر وهذا علم مشهور ومعروف ولا يحتاج إلى تعريفي هناك رجل غبن في تاريخنا السياسي وفي واقعنا الإعلامي وهو الأستاذ الله السيد التيدي صاحب كتاب المقارنات التشريعية والذي أقام الحجة على عبد الرزاق الصنهوري وأقامها على الملك وأقامها على شيخ الأزهر وأقامها على نواب مجلس النواب وأقامها على المصريين فيما تعلق بالقانون الوضعي الصادر عام 1949 وقد كتب في مقدمة كتابي والكتاب معي رضا على عبد الرزاق الصنهوري فيما اتهم به الشريعة الإسلامية وفي تحيده للشريعة الإسلامية قاصدا وعامدا و. الشيخ الدكتور عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي وما رد به وما تكلم به عليهم ومعي الكثير الحقيقة فهؤلاء الدكتور التيدي حاصل على لسانس الحقوق من فرنسا وكان يدرس في نفس السنة التي كان يدرس في السنهوري في فرنسا وحاصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر وهو اذتاز في علوم الشريعة وقد كتب كتابا مطولا وكتابا ضافيا جميلا أرجو أن, تتسع أو أن يتسع الوقت لي لكي أعرض بعد ما كتبه الدكتور كما أنني أرجو من الشيخ علاء ومن الأخ مجدي إذا تكرم أن يعرض لهذا الأستاذ الكبير وأن يعرض مؤلفه في حلقة أو في حلقتين وانظر في الكتاب يعني إن حاز الكتاب إعجابك انظر إليه لكن ينبغي أن يعرض على الناس تمام. وقد كتب في كتابات ماتعة وجيدة موقفنا من هذا القانون هو الرفض والرد وعدم القبول والإنكر عليه وعلى القائمين عليه لا نصحح هذا الحكم ولا من يحكم به ولا من يدعو إليه ولا من يرضاه موقفنا هو الرفض التام طيب ما حكم هذا القانون حكم هذا, هذا القانون, القانون أستاذ محلوك بس, بس نتوقف عندها وننتقل لشيخنا الشيخ دكتور جمال من أجل أن يرد على ما قلت ومن قضايا كثيرة حضرك أثرته نرد على دكتور جمال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, الله. وآله وصحبه ومن ولا أما بعد الحقيقة الكلام اللي عرضوا أخونا الكلام ليس محلا للنزاع يعني هذا كلام لا أعلم فصيلا لا. إسلاميا في مصر أو في غير مصر ينازع في مسألة تحكيم الشريعة وجوب تحكيم الشريعة وينازع في مسألة وجوب تبديل وتغيير القوانين الوضعية المخالفة للشريعة فالبسألة هنا ليست خاصة بالسلفية الجهادية وإنما هي لكل الفصائل الإسلامية لن أجعلها مادة نزاع لكن لي بعض التعليقات البسيطة البعض بيتصور إن القانون الوضعي جاء فغيب الشريعة هي على فكرة كلبة قانون اسم جنس لكن الحقيقة هي قوانين سلسلة قوانين ممتدة من لحظة ما بدأ التقنين في مصر في زمن الاحتلال إلى اليوم بعضها يعارض الشريعة صراحة أو يخالفها مخالفة صريحة وبعضها قد يتوافق وقد يتعارض لا شك إحنا عندنا في قانوننا الوضع الآن قانون الميراث ده شريعة ولا قانون؟ ده شريعة قانون الميراثة اللي بنحكم به في مصر الآن وبيحكم على كل المصريين اللي بيوز اللي يتم فيه توزيع التركات من خلال حكم شرعي عندنا قانون الوصاية فكلمة قانون يعني كلمة تقنين نحن لسنا ضد التقنين لكن نحن ضد كل تقنين يخالف المقطوع به من شرع الله ولا أعلم فصيلا كما قلت يعني لنذكر مثلا الفصائل الإسلامية الكبيرة في مصر نحن عندنا الجمعية الشرعية 1924 أنصر السنة 1926 الإخوان المسلمين 1928 كل هذه الفصائل ظهرت بعد إلغاء الخلافة في إسطنبول أو في تركيا وظهرت كلها تنادي بالإصلاح ولب هذا الإصلاح وتحكيم الشريعة الشيخ أحمد شاكر الذي له باع طويل في هذا الموضوع هو وغيره من الفقهاء والعلماء كانت هذه إحدى كبرى القضايا التي يعرضونها ويناقشونها ويدللون عليها لكن القضية الآن مش في قضية نحن محل اتفاق عليها لكن القضية الحقيقية لكي يتميز جمال المركبي أو يتميز أخونا هشام أو, أو غيره يتميز بالفكر الخاص يعني المجمع عليه نحن لا نحتاج أن نتكلم فيه كثيرا وكما قلت أنا وافق على كل هذا الكلام تفصيلا وجملة مع بيان بعض التنبيهات المسألة الحقيقية التي ينبغي علينا أن نناقشها عمليا كيف نغير هذا الواقع ما هي الخطوات والآليات التي من خلالها نخرج من هذا الواقع. أولا نحن لم ننشئ هذا الواقع. لو سألت أي واحد فينا أنت موليد سنة كامل. مش هطلع موليد سنة 83. 1883. فهذا واقع موروث. نحن ننكره. نعم نحن ننكره. ونعلن استنكاره. وعلى فكرة أنا رجل درست القانون. ودرست الشريعة. و عملت الدكتوراه في كلية الحقوق وكان موضوعي الأساسي الذي عملت في الدكتوراه الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم الإسلامي بعرض نظام الخلافة الراشد القديم اللي نسياه الناس الآن عرضته طبعا هذه رسالة نوقشة سنة 1991 وهي منشورة على شبكة الانترنت الآن لمن يطالعها لم أعمل بالقانون ولم يكن دوري وإذنما عملت بالدعوة عملت بالدعوة يعني إذا القضية وعملت بالدعوة من خلال إيه؟ من خلال مشايخنا الذين ربونا وعلمونا على هذا مدرسة أنصار السنة مدرسة الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي هذه المدرسة التي تعلمنا فيها إن أعظم شيء في, في الشريعة هو توحيد الله عز وجل اللي هو, إيه؟ اللي هو اللب والأساس والأصل ثم يأتي بعد ذلك العمل العمل الذي يقوم على قاعدة راسخة هي قاعدة العبودية لله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له فهي قضية كما قلت لا لا أعلم يعني أنا عايز حتى هنا يشاور لي على فصيل إسلامي في مصر أو حتى قارق مصر يقول هذا الفصيل أنا, أنا كنت أسمع وأنا لحتى لا, لا أسجل لا أسجل وربما تفوتني وربما تفوتني بعض الأشياء فمعذرة وكما قلت وكما قال أستاذ مولم إحنا جالسين نتحاور بقلب نعم مفتوح نعم نعم لا نريد يعني أن نتعصب لا نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسن وصفاته العلا أن يهدينا اللهم إلى الحق اللهم ألا نزل وألا نزيغ وألا, نزيغ وألا صدق نضل صدق لهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين إذا هي قضية يعني أنا شخصيا جعلت هذه القضية قضيتي دراسة أكاديمية استغليت هذه الدراسة الأكاديمية الخدمة هذه القضية طبعا خدمة هذه القضية دعويا دعاء إليها ودعوة إليها وبيانا فيها أنت كنت لسه بتكلمني وتقول لي عزين جاريت في تنشر مقالات السياسة الشرعية مقالات نظام الحكم هذه المقالات الموجودة وهي موجودة الآن على شبكة الإنترنت من أوائل الثمانينات مطروحة ومكتوبة من أوائل الثمانينات يعني يعني هذا جهد وجهد مطروح ولا أريد أن أزكي نفسي لكن أقول إن العمل الدعوي اللي كنا بنعمل من خلاله كانت هذه القضية هي قضيتنا المسألة المهمة لا ود أن نضع أيدينا على تحقيق المناط. كثير من الناس يقول شرع الله غائب شرع الله غائب وهنا لابد ان احنا قضية تحقيق المناط وتنقيح المناط قضية مهمة جدا في فهم القضايا وفي فهم المسائل كما قلت الاسلام يبدأ بمعتقد وينتهي بخلق مع الناس بين المعتقد والخلق في التعامل مع الناس في عبادة لله عز وجل ومعاملة مع الخالق عز وجل وفي معاملات فرضها الإسلام في صورة شريعة اللي هما يقال عنها بالتعبير القانون الآن أو الدرج الآن تقنينات أو تشريعات أو قوانين هذه الشريعة جاء بها كتاب ربنا عز وجل وجاءت بها سنة نبينا صلى الله عليه, صلى وسلم. عليه وسلم في صورتين في صورة نصوص قطعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة وهي قليلة وهذه لا أعلم من يخرج عليها أو ينكرها إلا أن يكون كافرا فاسقا ونحو هذا والنصوص كثيرة جدا وهي أكثر ما في الأحكام الشرعية نصوص إما ظنية الثبوت وإما ظنية الدلالة التي تفتح الباب الواسع للفقه الإسلامي المرن الذي فيه الرأي والرأي الآخر والقول والقول الآخر لأن الأقوال هنا هي نظر في الأدلة وفهم واستنباط من الأدلة شريعتنا تشمل هذا كله ما هو قطعي وما هو ظني ما هو قطعي لا خلاف فيه ما هو ظني حمال للوجوه وأحيانا نجد أن القرآن الكريم يؤكد على الظنية يؤكد على الظنية يعني لا يأتي باللفظ القطعي الذي يريح يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم نأتي في كتب التفسير جميعا ونسأل ما معنى قروء والمطلقات ما فيش عليها خلاف مع أن في التفصيل في التفصيل هنجد أن اللفظ عامة لكن خرج منها خصوص كثير لما أنظر والمطلقات الآية بتتكلم عن عدة النساء العدة التي تعتدها المرأة بعد الطلاق فيقول والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء هذا العموم يشمل كل مطلقة لكن أفاجأ مثلا أن رب العز يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فأخرج المطلقة الحامل ده بنص قرآني ونجد واللاء يائسنا من المحيض من نسائكم من ارتابتهم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن فأخرج المطلقة التي لا تحيض والمطلقة التي يائست من المحيض مع أن اللفظة لفظة عامه والمطلقات فهنا قعدة الفهم عند الفقهاء بتخرج لنا لا نعارض النصوص بعضها بعض ولا نضرب النصوص بعضها وإنما نجمع النصوص ونفهم النصوص ونفقه النصوص فإذا ما جئنا للفظة قروء نجد أن اللفظة ليس عليه اجماع في المعنى لكن فقهاء الإسلام جميعا قاطبة اختلفوا في هذه اللفظة على قول البعض يقول حيضات والبعض يقول أطهار ولو دخلت في بعض كتب الفقه المقارن المعتبرة تجد التدليل على أنها أطار بالدليل والعشرة وتجد في المقابل التدليل على أنها حيضات مش دليل واحد دليل واثنين ويردون على بعض في سجلات فقهية علمية هذا هو الفقه الإسلام قضية أن نحن نحقق بقى النهاردة المناط ونقول ما الذي يغيب عنا من شرع الله لنزيحه وكيف نزيحه وكيف نأتي بالحكم الشرعي في صورة لا يختلف عليها الناس في المجتمع لأننا قدام صورتين الصورة القطعية اللي لا خلاف عليها ودي ايه م. تكون قليلة لكن الصورة الظنية الفقهية اللي فيها رأي ورأي آخر كثير. كثيرة وديها تحتاج بقى إيه؟ في العمل الدعوي والعمل الجهادي وانا اعني بالجهاد هنا جهاد إحياء الشريعة وإعادة الشريعة للحكم بيننا وأنا أزعم أننا أصلا نحكم الشريعة بيننا ونرفض أن يحكم فينا غير الشريعة يعني كثير من إخواننا يرفض أن يذهب إلى المحكمة في مسألة يعرف أن القاضي سيتعطى فيها قانون يخالف الشريعة أو يصادم صراحة الشريعة جلستنا الأرفية تعاملاتنا بين الناس مساجدنا صلواتنا صيام رمضان كل هذه شريعة يعني حتى لا تجتزأ كلمة تغييب الشريعة في قانون جالنا من فرنسا في لحظة من لحظات الجهالة والغي والجهل الذي غلب على الأمة أنا أزعم أننا الآن في حالة إحياء نحن نفسنا أستاذ ملهم ثمر من ثمرات إحياء بدأه علماء منذ قرابة مئة سنة يعني نحن لا نبدأ الآن وإنما نحن كأننا مرحلة أو كأننا خطوة من عدة خطوات بدأت في عملية الإحياء عملية الإحياء هذه بيقابلها عملية استغراب وعملية استنكار لأناس آلفوا هذا الوضع ويعتقدون أن فيه الصلاح أو أنه هو الأصلح للمجتمعات وأن سبب تخلف المسلمين هذه الشريعة بعضهم يقول هذا الكلام فهم أشبه بالجاهل الذي لا يعرف شرع الله أو شريعته وإن تزيى بزي الفرنج أو زي العلماء أو أقل أنا مفكر أو أنا أو أنا هو هي دي مهدي الجهاد النهاردة كيف أضع يدي على ما غاب من الشعر أقول أقول هنا يعني عجبني جدا أخونا الشيخ عشوش لما قال إن إحنا عندنا في القانون الوضعي الجنائي تحديدا مادة ودي كثيرا ما أقولها في دروسي ومحاضراتي وعلى الهواء في الشاشة هنا المادة التي يعني تبيح الزنا في حالات كثير ولا تجعل الزنا زنا إلا إذا كان صادرا من زوجة دي مادة قانونية فعلا فرنسية بتعبر عن واقع فرنسا واقع أوروبا النهاردة دول عندهم البيفريند فرند و... وعندهم ما فيه الزواج أصلا ونسبة الزواج عندهم لا تتعدى العشرة في المية وكثير منهم لما بيتزوج بيتزوج بعد ما له تا تربع عيال يبدأ يفكر فيه بنسمع الحكاية نبي يتزوج هذا الواقع ما ينقل إلينا بأوقات غريب طيب تعال أنت انظر ننظر الواقع للمسلمين. المسلمين مسلم يتجوز ولا ولا عايشين بوي فرند وغرف فرند بيجوز سواء مسلم جاهل او مسلم عالم على اختلاف الأفكار يحكمه هذا الزواج بيعتبروا أي علاقة خارج إطار الزواج زينة ولا بيعتبرها بوي فرند, فرند؟ بيعتبرها زينة ودي من علو الشريعة يعني إيه؟ يعني إحنا لا نريد أن نستهين بأمر الشريعة فنعتقد أنها غيابة آه في هناك من عبث بواقع قانوني في بلد معين وهذا البلد هو مصر أثر في البلاد اللي حواليه لكن في الحقيقة لا الشريعة واقع موجود لكي أصل إلى العلاج لأن الكلام اللي ذكر أخونا عشوش كلام فأنا أقر عليه تماما هجمة شريسة استعمارية فعلت بنا هذا طب ما الذي نصنعه اليوم هذا هو السؤال الذي نصنعه اليوم أن احنا أولا نضع أيدينا على موضع الداء طبعًا كان لي بعض الأسئلة لو سمحت فضلتك لحضرتك يعني التهمة. لا عذر في, في ما يقوله الشيخ يعني ودا صدق ما أنا كان ممكن أسألك كم سؤال فضل بس فضل أنا كنت فضل ساكت وقلت أنا لا أكتب في النقطة ضيعت وبعدين تسألني في في ما ولا فيما ما فيه لا أنا ودا أنا سألت أسئلة عامة في حقيقة الكلام يعني اللي اللي كان ينظر عن نقص على الحروف فا أريد أن أن نحدد مواضيع إيه؟ أضع أنت أنت هاي. هاي. لكي, أضع أضع... لكي أضع النقاط على. مواضيع العلاج. أنت أنت أنت تتكلم عن العلاج. لذا كذلك. لكي أضع النقاط. على ما حينما أقول علاج. حينما أقول علاج لازم أقول الداء. أي نداء؟ يعني حينما أستأصل ورمًا في جسد إنسان لود إن الحد مكانه بالضبط. وأعمل أشاعات وأعمل تحليل وإيش كذا؟ لكي أصل لي ما إيش الصائص الكبد أقول بس الصائص الورم. فدا موضوع الداء. مفيش علاج يبدأ إلا بإيه؟ م. بيبين موضع الداء موضع الداء في إيه في مسألة حزمة قوانين فرضت على الواقع القانون المصري ثم العربي لأن للأسف العربي يقلدون دايب أو في معظم الدول العربية هذه الحزمة ليست هي كل الحزمة القانونية عشان كده القانون الجنائي هو البطل في هذه المسألة يعني لما جنظر القانون المدني القانون المدني أكثر مواد من القانون الجنائي يعني مواد وأضعاف مواد القانون الجنائي هاجد من الحزمة التي أريد تغييرها في القانون المدين أقول ليه كده يعني ممكن نتفق جمعين كده من المسألة و... وأ... وأنا أذكر أنني في... في... في 85 في وقعة تتعلق بالفائد الربوية المحكمة الدستورية العليا <تصفيق> كانت عملت أزمة فكتبت لائيتها المحكمة الدستورية 85-86 أذكر لكن موجود هذا كلام مسجل في مجلدات مجلة التوحيد وقالت فيه لما وضعت المادة الدستورية اللي بتقول ان مبادئ الشرع الإسلامية هي المبادئ الرئاسية للتشريع كان جامعة لازهر بتنشئ أظن مبنى عن طريق شركة مقاولات شركة المقاولات لها متأخرات عند الجامعة رفعت القضية القاضي حكم لها بالمتأخرات مع الفائدة في حاجة اسمها فوائد التأخير في القانون المدني محامي جامعة لازهر ده نحن جامعة لازهر نعمل هالظاهر هتدفع ريبة. طب نعمل إيه؟ ده في حكم محكمة. قال لا أنا طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا. فطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا. محكمة الدستورية العليا قالت في حكمها انا مسؤولة عن كل قانون يأتي بعد هذه المادة الدستورية. إذا كان يخالف مبادئ الشريعة انا ألغيه. لكن القانون اللي قبل نشأت المحكمة الدستورية واللي قبل هذه المادة التي وضعت في الدستور هذه مهمة المشرع مهمة اللي بيحط القانون يلغي القانون ده ويحط لي قانون موافق أنا ما عجبنيش تأصيل الحكمة في المحكمة الدستورية فكتبت مقال ومقال موجود أيضا على شبكة الانترنت لمن يريد أن يقرأه إذن فقضية أن أنا أضع يدي على مناط الخلاف لابد أن نقول فين القوانين التي لابد أن نعدلها لإنه إحنا للأسف بننفخ في بلونا مخرومة أو بننفخ في الهواء يعني إيه يعني لما لما يقال إن السلفية الجهادية بتتبنى في مصر منهج عنيف مثلا وأنا أنا أنا الأزعم هذا لإني لم لم أختلط بالفكر ولم أختلط بأهله لكن هذه صورة موجودة في الواقع في في في, في الإعلام المصري على الأقل في الواقع المصري طب إذا الناس خدت خادت الفكرة إيه نسرفاج هادول إيه نشل نسرح حسينا وهم ال ال الأثل والجنود نصر فصارت الصورة الواصيلة للناس صورة سلبية في حين إن أنا عايز صورة إيجابية الصورة الإيجابية إيه لا دنا داعي لتطبيق شرع ربي دنا داعي إن قضية هنا تغيير منكر في منكرات أنا أريد أن أغير هذه المنكرات مرأة من منكم منكر فهل يغيره بيده؟ المنكر دق قانون اتحط وبقى سيف مسلط على القبائل المسلمين أغيره بإيدي زاي يبقى لبود قانون يلغي القانون مش كده؟ تمام قانون موافق للحكم الشرعي يلغي القانون المخالف للحكم الشرعي <تصفيق> ها ونقول إيه خلاص إحنا ألغينا هذا هذه مخالفة شرعية صريحة صارخة ألغيناها ما ليش علاقة بالسلطة التي تضع القانون يبقى لساني لا أمل ولا أكلم أن هذا مخالف للشرق وهذا لا يجوز وهذا لا يليق وأوصل هذا الواقع لأن الواقع القانوني في مصر نحن عندنا جماعة كبيرة من القانونين يعني أنا أزعم أنهم عندهم قدر من الدين الورع الرغبة في تحكيم الشريعة لكن القضية الخطيرة التي أقولها الإخواني هي قضية عدم وضوح الرؤية في قضاء تطبيق الشريعه وعظم وضوح الرؤيه هذا بتصبح المسألة عايزين نطبق عايزين نطبق عايزين نطبق عايزين نطبق وما بنتفقش ما بنحطش ايدينا يعني أنا بقول ايه احنا لو نجحنا في إن إحنا نزيل قانون واحد فنغيره نقول هذا قانون مخالف القانون بتاع الزنا ده وانا دايما اقول ده النصارى في مصر لا يقبلون هذا القانون نصارى مصر عندهم من التقاليد والعادات إنه ما يسمحش البنت إنها تزني طب ايه امال الكلام ده وكيف نقبله إحنا, إحنا, رأ... احنا انكرنا الكلام ده بقلوبنا على فكرة وانكرناه يمكن بقلسناتنا لكن بقيت هذه السلمة او السبه التشريعية موجودة بقالها قرابة المئة سنة تمام. مين يغيرها؟ مم. ان ما كانش يبقى في خطوات تغيير تبدأ ب... ب بوضع اليد تحقيق المناط يعني اضع يدي على المخالفة ثم احط عليها كده الدائرة الحمرة ثم اقول البديل الناس مه... محتاجة بديل في التحاكم والتعاول البديل في الشرق إيه؟ كذا وكذا وكذا قالوا لي لنصيه نقول لهم نصيه نصيه إزاي بصورة يقولك القضي النهاردة ما يعرفش يقرا في القرآن ويعرفش يكتهد في السنة ده عايز نص المشرع المصري كما قلت حط للقاضي قانون ميراث قانون كامل حكام الميراث بنجدها في ثلاث آيات في صورة النساء التقنين المصري في الميراث كاتب حوالي 54 مادة كلها تدور حول الاستنباط من هذه الأحكام. هي دي الصورة اللي أنا بوجه فيها نداء لكل من يتكلم باسم الدعوة ولكل من يدعو المسلمين للعودة إلى صحيح الدين. اللي هي اللي أنا قلت عليها إحنا ثمرة من ثمرات الإحياء اللي بدأه بدأه أناس بدأه أناس ونحن الآن في خطوة إذا نجحنا في هذا بهذا فضل عظيم من الله إذا لم ننجح نحن ننكر هذا. ونلقى الله عز وجل بفطر سليمة وقلوب مستقيمة رافضين أي مخالفة صريحة لشرع ربنا عز وجل جميل الأخ جلال إيا بعض الملحظات بعد حلطك بس أعدي يعني ويعني أرجو أن احنا نكون يعني كما قلت في عنوان بدايتك أننا في محاضرات نعم, نعم. وإلا فنحن يعني نحب أن نستمع للشيخ جمال يعني في محاضراته لكن هنا نحن نريد أن نتناقش يعني نريد أن يكون هناك فرق. نقاش وحاول الشيخ طرح بيقول يعني كل الفصائل الإسلامية تتفق على الذي قلته لكن هذه الفصائل تختلف في الموقف اولا هذا الذي قلت لا حكم في الإسلام لا استقل بقول أحمد عشوش وليس لاحمد عشوش في هذا قول إنما القول قول الدين لأن هذا لا على الأراء تمام هناك من يمتنع عن تحكيم الشريعة الإسلامية ويحكم غيرها قانون جاهلي مستحل مستبدل فيه جزء استحلال وجزء استبدال وموافق الشريعة موافقها لأنها الشريعة وافقها اتفاقا ولذلك نص الشيخ أحمد شاكر في الفتوى وهي معي هنا الآن أن موافق الشريعة وما, وما لم يوافق الشريعة من هذا القانون فهو باطل وغير ملزم ولا, وملزم ولا يمكن يتحكم إليه لأنه لم يوضع للموافقة الشريعة وضع اتفاق والمسألة في استبدال شريعة بشريعة وليست مسائل جزئية إذا أين موقف الفصائل الإسلامية من هذا القانون أنا قلت لك موقف الفصائل الإسلامية إن كيف؟ حضرتك؟ إنكار؟ ما أنا حضرتك؟ إنما آه. هو السؤال اللي حضرتك ال اللي أنا فهمته من كلامك دلوقتي كيف نغير هذا؟ ها ما إحنا ما هنتكلم في التغيير. ما هنتكلم في التغيير. أنت أنا, هتكلم. أنا أسألك أين الفصائل الإسلامية التي تقول؟ أنا حضرتك استمعت لك. وأنت لها. رفضت ما إن هأسألك في الحوار. لا ما هذا ف... ف... ف... من الحوار؟ أنت لوقتي بتك بطارد. لا بتاع أنا على أنا أتكلم قواسم. ما ما حضرتك أستكمل كلامي؟ نعم. أنا عايز أسأله عشان ما تلف تختلف عننا الفصائل الإسلامية في أننا ننكر على هذا القانون والقائمين عليه ونعظهم ونبين لهم ونقيم عليهم الحجة في أن هذا القانون كفر أنا الآن أريد من يرد عليه هذا القول يقول القانون القائم ليس كفرا أنا أنا أتكلم. هو هو السؤال. أتكلم السؤال. أتكلم السؤال. انتهي. لا. انتهي بس. انتهي. أنتهي أنا أنا مسألة خلصت. أنا أريد أن. المسألة خلصت ولا انا أنا أريد أن لا أنا عايز مسألة خلصة. مسألة. ما أنا بتكلم في مسألة, واحدة مسألة لسه لما انتهي منها. انا الآن أريد قانون مستحيل ومستبدل. وضعه القانون القائم. أنا أنا بوصف القانون بس ليه هو كفر. تمام. أنا بتكلم ليه هو كفر. تمام. لا بالك قانون مستحيل. أنت قلت إن حتى موافق الشرع. باطل. مش كلام. ده كلام الشيخ أحمد شاكر. ده كلام الشيخ كلام الشيخ شيخ. ده شيخ نف انصر طيب، مانا حاق رأو دلوقتي. شيخ نف انصر السور. الحجة. اسمعي. الحوار. اسمعي. الحجة في كل الحوار. الحوار له طريقة. في الحوار له طريقة. ولا في الحوار. الله الحوار له طريقة. الآن الاستاذ ملهم يحاكم بعينه في الحوار. صاد. تمام. مستمع. أنا أتكلم وصف هذا القانون، أوصفه إنه قانون مستحل قانون مستبدل، وضعه نصراني مستعمر، قام عليه النصارى في فهذا القانون كفر وقيام النصارى في القضاء باطل شرعا بالإجماع أنا لا أدفع عن هذا و... لا أنا, ب... أنا أود أقول بس أين إنكار الجماعات الإسلامية على ذلك أين إنكار أي جماعة فصيل الصين يقول إحنا عندنا يا دكتور جمال لدينا مستشارين من النصارى في القضاء بتاعنا لا ما ده انا عايز استشاور الله غلط فصيل الاسلامي اللي بيقول هذا انا بقول أين هو انا انا لا أعلم فصيلا إس... تقول ايه لا اعلم احد انا لا أعلم فصيلا اسلاميا أن أنكر ذلك وإن كان هناك من أنكر اسمع الشيوخ انت بتستدل بكلام الشيوخ إنت, إنت, إنت, بتس انت بتستدل انا انا بستدل بالاجماع على فكره اولا انا أنا بستدل انا, أنا بستدل بالاحنا استاذنكم بس ان يعني عايزك حضرتك تكمل بحيث ان الوقت برضو هي ما يدقش معانا يعني, يعني النهاردة لما انت بتتكلم في المساله دي بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام شيء الدكتور جمال بيقول لك ابتداء احنا مش مختلفين على ان القوانين الموجودة دي قوانين كفر دو... كفر. كفر لا لا, لا. انا بقول لك انا لا. لا انا سلم طب سامحني سامحني بس انا عايز اقول كفر انا دي مسألة مهمة لم يختلف واحد من العاملين في الدعوة انا بقول واحد بس سواء اخوان سلفية، أنصار صن، جماعة شرعية، علماء في مصر، في خارج مصر، لم يقول واحد ان ده يجوز، يجوز كفصيل، أنا بتكلم على فصيل، لم يقول أي فصيل من الفصائل. إن ده يوافق الإسلام أو إن ده مش كفر بل أحيان اسمعني بقى عشان أنا عايز أرد على حضرتك حضرتك بتسأل الكتب أحنا ست... اللي حضرتك استقطت منها نعم. زي ما قلت لي أنا معايا فتوى الشيخ أحمد شاكر مم. مش ده أحد العلماء نعم مش ده أحد الفصائل آه. لما لما يجي الدكتور جمال بيقول أنا عملت رسالة دكتوراه بتاعتي في واحد اثنين ثلاثة أيوة في خلاص كده أنا واحد من الناس مثلاً أنا... بتعرض لشرح كتب نعم. في العقيدة نعم. فتبقى لك بتعرض لمسألة تحكيم الشريعة الشيخ ابن عثيمين ملوه كلام في تحكيم الشريعة ابن, ابن باز, باز الكتب نعم. اللي نعم. موجودة في مؤلفات نعم. العقيدة نعم. كلها المشيوخ أنا هقول لي بس الحضرتك م. على حاجة أصل الشيوخ دول هم رموز الفصائل نعم. اللي إحنا بنتكلم لا نختلف على ذلك. الكلام أنا أتكلم على الفصيل أنا لدي الآن أحزاب ال... سياسية لها برامج لا. لا. تحدد موقفها أنا أقول لها برامج الوضعي أنت حضرتك عايز تسمعني بس بس ساسمعك نعم حضرتك عايز تسمع كفة من القانون ومن القضاء لذي برامج ومعي البرنامج البرنامج مكتوب فيه سيارة بس. القانون واحترام أحمد. القضاء حضرتك استدليل بقول شيخنا الشيخ أحمد شاكر نعم. فهم يردون عليك بأسماء على مشايخ لا لا يوجد راضي لا حضراك ذكرت لأنا أحسن أنت سيردون عليك بيئة إزالة ولكن نستمع يسمعني يا شفاح شخالي أبو عزيزي نريد أن نحدد نقطة الخلاف بدقة نقطة الخلاف وإن شاء الله ولا أنت عليها تحقيق المناطق نعم, نعم أنا أتكلم التعميم هذا مش تحقيق المناطق لا نحن لا, لا نعمل أصلاه أشخالي أستسمحك بس والشيخ أحمد أشار إلى نقطة أعتقد الله أعلم أن الدكتور جمال يعني إيه أظن الله لم نفهم المقصود أو تعجب منها يعني هو لما قال إيه أن حتى القانون لو كان موافقا للشريعة الإسلامية كان باطلا الشيخ أحمد يقصد بذلك يعني أن القانون الموافق للشريعة الإسلامية لا يعتد به لأنه لم يستمد شرعيته من للشريعة. الخضوع لشريعة الله عز وجل إنما استمد شرعيته من الخضوع للأغلبية التي قد توافق عليه أو لا توافق عليه يعني السؤال من القوانين الغربية يعني لا السؤال يعني من السؤال, من السؤال لما أقولك أقول قانون المراث لا المراث هذا مسألة قانون شارعي شارعي شارع. شارع. نعم انظر. اسمه قانون يا دكتور جمال لو أنه امتنع الطائفة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة لا حق أنا أقول سؤال محدد ليست المسألة بكلها وكثرة أنا أقولت كلمة حضرتك لو سمعتني في الأول قلت كلمة القانون دي اسم إيه بغض النظر أنا أتكلم عن الق... عن القانون القائم بس كتول. لو انت لو انت احضر الشخص خارج في اطار ايه يدخل في إطار ده ده ده قانون خاص في في الدوائر الشرعية انت درست نحن... قانون؟ نعم انا درست قانون كواس القانون كويس جدا الأحوال الشخصية الشخصيه الناس قانون لا ما هو قانون في اطار قانون هو للش... سؤال قانونا شرعي مقنن للشريعه خلاص خلاص اذا لا ينسحب على القوانين هذا لا ينسحب على المدني. أن قلت أن المدني أكثر موافق. المدني أكثر مخالف. وأنا أستطيع أن بمئات الأمثلة الآن للقانون المدني. القانون الجنائي مخالف. الدول العام مخالف. الدول الخاص مخالف. وكذلك القانون التجاري قمة المخالفة. عين المخالفة الكفرية بطنون التجاري وأستطيع نعرف بس القوانين طب طب أنا أرد بس في كلمتين تفضل. حضرتك سألت سؤال وأنا عايز أدخل في لب الموضوع زي ما تفضل. أنت عايز تدخل في لب الموضوع لأن الآن أنت بتطرح سؤال بتقول مين من الفصائل قال إن الكلام ده كفر وبعدين لما جيت أرد عليك روح تقولت لي أصل البرامج السياسية اللي موجودة للأحزاب وبرامج السياسية اللي موجودة للأحزاب كلام ده من بعد الثورة أنا مم. بكلمك الآن عشان بس من إيه من شتتش نفسنا أنت بتقول لي مين من الفصائل شيخ الإسلامية عمل طب كده طب بس يا أسماء الشيوخ الذين أنكروا على القانون وقالوا أن لي. القانون كفر و والمؤسسات القائمة عليهم مؤسسات كفرية. أنت لو ذكرت لي الأسماء أنا سأسلم. إسمعني إسمع. ما لم تذكر لي أسماء شيخ. أنا الشيخ فلان. الآن أنت بلايا. أنا أحمد عاشوش أقول أن هذا القانون بكافر. وأقولها عن من فمي وعن حقيقة اعتقاد. يا شيخ أحمد تمام. يا شيخ أحمد لا أقولها لا أقولها تسرعا ولا جزافا ولا ولست الآن من الخوارج لأن للخوارج مذهب معلوم. أنا الآن سني أتكلم عن المذهب السني وأنقل أقوال العلماء وأنقل الإجماعات هذا القانون المستحل المستبدل أنا أعلن الآن بوضح لكل المشاهدين أن هذا القانون كافر القانون الذي يبيح للأب أن يأتي إذنته قانون كافر لأنه يحارب الله ورسوله ويحارب عباد الله ومن يقوم عليه ومن, ومن يقوم عليه راضيا بي حكم حكمه إذا ارتضى هذا الواقع وإذا ارتضى هذه الأحكام القائم عليه سنأتي لتفصيله. أنا لا أتكلم عن القانون. القانون. سأتكلم عن القانون. القانون. تمام. سأل... في, في, في لا الق... عن في أين القانون؟, القانون الذي يبيح للرجل أن يأتي بنته؟ طيب. نعم أو اعطيك أنا سمعت حلقتك وسمعت اللي انت قريته طيب طب ده اي احاسيات حكم اللي انت قريته قانون, قانون لان القانون لم يجرمه ولا, ولا كلام انا القانون لم يا دكتور طب انا سألك سؤال آه اسم على فكره ما اقصده يا دكتور جمال يا اخي والله لا مناظر ولا اجادل لا مناظر براحتك اسمعني لكن اقرا لي انا اسمع الاول لك هل في حكم في الشريعه الاسلاميه لهذه المسألة نعم ايه اللي هو القتل ايه الحكم فين اين الحكم زين المحارم اين الحكم حكمي القتل يا اخي يا الحكم ليس اي, أي وقع على ذات محرم فاقتلوه وأن كان الحديث فيه نظر نعم طيب وعلي... لا, لا وعليه العمل هزيمه بطبالي. لا مش عليه العمل بص بص, بص, بص, بص اسمعني ان الشر الاسلامي بتبيح هذا اسمح لي يا دكتور بس لا عشان ما فيش نص؟, نص لا تبيحه ما تقولوا غير صحيح هذا انت ان كان ليس له في الإسلام هذا ان كان ليس له في الاسلام عقوبه في الاسلام عقوبات بتعريف يكون لا لا يمكن لا يمكن تنزيل هذا القياس لانه على عمل اقدر زنا انا عايز زينة وزينة يا زنا محارم كيف خليني بس عشان. خليك بس خليك بس القانون ده يعني إيه؟ طب القانون طب يعني يعني مواد بتيجي توضع وتفرض. م. تحل الحرام؟ أنا بقول يعني قانون يعني إيه؟ تعرف القانون؟ قانون مواد نصوص بتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز هذا حلال هذا حرام هذا باطل هذا واجب وتفرض هو ده القانون. م. ما فهمك الشرعي لرجل يأتي متى؟ يعني ايه هو انت فاهم في شرعيه ايه ده حكمه ايه انا انا نصيبه نصيبه لو فهمت ان انا بدفعها لا عنها. انا اريد ان اقرر بس بس بقول لك ان انت تفصيلك ان القانون بيوحي هذا بقول لك مفيش مادة بتقول هذا لا لا ازاي عدم التجريم اصلا عدم أه. التجريم اباحه لأن غير المجرم مباح هذا انا قلت لك ان انا عندي بالاجماع قلت لك مع والعقلاء ما فيش أنا أنا, انا انا لا ازاي هات ما, من ما لم ما لم, ما لم يجرم نص شرعي للتجريم تجريم نص شرعي ازاي ايوه نص شرعي نص شرعي ان ده زنا وزنا محارم بجنتين فين النص الشرعي الزنا حكم الزنا ده مش نص شرعي يا حكم الزنا ولا حكم زنا المحارم والد الاثنين ما هو ده جريمتين في بعض يا دكتور جمال انت طبقت حلقه هناك زنا وازيد في الأمر أنه مع لحظه والله دكتور جمال انا بس ان مش عارفين نحط الدنيا على بس اذنك يا شيخ دكتور جمال, جمال. جمال. جمال. جمال. تصور الأشياء إيه؟ دكتور. أنا وأنا معززين دكتور جمال. طبعاً هذا موضوع بسألك يا دكتور صوتي. دكتور جمال. بس إلا ماكم محرمة شخاب مباح. وأنا أقول لك. إذا ما تقول، نحن نريد أن نصل للفصل. <تصفيق> لو عايز <تصفيق> تفهم. ماذا محرم. لو عايز تفهم ماذا أقول أفهمك ماذا أقول قل الزنا حرام بإجماع أهل العلم آه والنص القرآني هذا ما قلنا وبيعحديث النبي صلى الله عليه وسلم دكتور كمان لو سمحت أستاذنا حضرك بس مهلًا بس صل على النبي الشيخ أحمد احنا إحنا بنقول حوار هاد نتكلم في مناقشة ونتمنى أن يكون الحوار له هدف بمعنى لأن احنا بنقول مش منظرة بنتكلم في حوار هادئ في حوار جميل بن بنطرح بعض القضايا ونتكلم فيها ولكن ولكن احنا الهدف أن يبقى في محور بنتكلم فيه لا, لا, لا نريد أن نتفرع من هذا المحور إلى عناصر كثيرة ولكن عشان بس الناس اللي قدامنا ومشاهدينا وأحبابنا يفهموا إحنا بنتكلم فيه وعاوزون نوصل لي مش عايزين الأمور تتفرع حضرتك ذكرت قلت أن القانون القائم كفر ومن يقوم عليه أيضا ا لهم آه لهم هذا الحكم لم يفصل بعد في احكام القانون آه. القانون انت حركة حضرتك على شيخ علاء انا قلت ايه عشان يبقى الصراحه انا قلت ايه معذره انا دكتور معذره انا انا يعني نحن نسجل الاتفاق او الاختلاف او مثلا الاستاذ ملهم اجمل قال ان القانون كفر فهل احد يختلف على ذلك القانون الوضعيه أنا ولا أسمع هذه. كف يبعد من داخل من داخل ناجيم. من داخل المسألة. حتى لا نحدث خلافا بيننا. أنا <تصفيق> أنا بس أودي إننا نقول <تصفيق> كلمتين بعد إذا نحن تفضل الشيء. اللي الشيء الأولاني يا شيخ أحمد. ليس الشيخ أحمد عشوش أو السلفية الجهادية هم اللي بيدفعوا عن الشريعة والمبادئ. خليني بس تفضل تفضل. اللي نتكلم اللي بيدفع عن الشريعة إحنا كبي كم بيجنا أسئلة أنا ولا غيري ومش عارف إيه. الحكم العمل في المحاماه ايه بنسال بنسال الكلام ده ليه حكم العمل في النيابه ايه نعم. حكم العمل في القضاء ايه مم. وكنا بنفتي فتاوى وبنقول بناء على الكلام ده حكم دخول مجلس الشعب ايه نعم. عشان التشريعات اللي موجوده نعم. وكل الكلام ده والشيخ احمد بيقول ايه مين اللي كان بيقول مم. مين اللي كان بيقول لا مم. ده ظلم ما كده الشيخ بس اوضح الكلام اللي انا عايز اقوله ما تقول الكلمتين دول لا الفصائل كلها قايمه وعملت تتكلم على مسألة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة من الغيط ما الإعلام حتى بعد الثورة بدأ يقول للناس الحاقوا هيا قطعوا ذيك الحاقوا هيا يقطعوا ذينكم الحاقوا يقطعوا من خيركم الحاقوا هيعملوا كذا وهيعملوا كذا كل الكلام ده لي لأن الفصائل بدأت تتكلم على تحكيم الشريعة وبدأنا في قنوات في في المساجد معزرة يعني الناس ما راحتش تشجع ولا تنتخب إخوان ولا غير إخوان إلا عشان الشريعة, الشريعة, الشريعة الإسلامية نعم. يبقى ما نجيش أقول الناس دي فين والشريعة فين الشيء المهم اللي إحنا عايزين نتكلم عليه دكتور جمال بيتكلم على حاجة وإنت بتتكلم على نفس الحاجة بس فين النقطة أيوة. في فرق بين حاجتين أنا قلتهم للشيخ أحمد في اللقاء الماضي لما جي يجيب لي مادة المادة دي بتتكلم عن الزين وبناء على إنه لم يجرم الباقي هيبقى إيه مباح هيبقى مباح مم. يبقى يجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا فبدات اساله سؤال قلت له يا شيخ أحمد في فرق بين ان تبقى ماده في, في القانون والاباحه ان في ماده في القانون بتقول يباح وكذا يباح مثلا وفي فرق بين انها يكون مسكوت عنها ولا مفيش فرق هو راح خدها على طول لا, لا ليس طيب. اسمعني طيب اسمعني راح قايل ايه الاثنين ايه في النهاية مؤدى ايه مودي واحد يعني سواء منصوص عليها أو إنها ما تذكرتش عن دكتور جمال دكتور جمال بيقول له إيه؟ بيقول له طب أنا فأضية زين المحارم كقضية قضية موجودة عندي فيها نص في القرآن أو نص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول له ليس كل مسكوت عنه في القانون معناه يبقى مباح إنما في مسكوت عنه في القانون يخرج بحكم مباح زي ما أنت بتقول وفي مسكوت عنه في القانون لكن هنبدأنا نلحقه مثال إيه زي الزينة بربطلك مثال بالإيه دلوقتي بالزنا، زنا المحارم، هل هو عندي نص الجواب بملء الفم على الشاشات وقدامك عم الشيخ أحمد ما فهوش نص يقول لي حده إيه فبدأ جمهور الفقهاء وأنا سمعني يا شيخ أحمد سمعك سمعك. جمهور، سمعك. جمهور الفقهاء بيقولوا إن حد زنا المحارم كحد الزينة العاد أنا بقول ده كلام مين جمهور الفقهاء سمعني من نعم نعم شافعية حنبلة أحناف مالكية رواية عند الحنابلة وبعض العلماء وهي ما يميل إليه القلب أنا واحد بالنس لما بجأتكلم في الكلمة دي بروح آيل زنا المحارم الصحيح من قولي العلماء في إن حد في الشريعة الإسلامية القتل أنا قلت لك جمهور الفقهاء بيقول كذا طب جبتي الكلام ده منين اسمعني بقى يا شيخ أحمد بجيبه سمع. منين سمع. قال الله في القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل فوصف الزنا بكموصف اثنين فاحشة وساء سبيل لكن لما جا عندي زنا المحارم محارم موصوفوش اثنين قالوا ولا تنكحو ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيل فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فحينما زاد الوصف يزداد الحكم بزيادة الايه بزيادة الوصف فلما نيجي نقول جيش أقول ايه فالشيخ جمال أصدو بيقول لك ايه في فرق بين المسكوت عنه وغير المسكوت عنه لكن في النهاية انتو الاثنين متفقين على ان زنا المحارم لما يجي واحد يبيحه ده كفر بالقانون لا. اولا ليس لأحد ان يحل ولا يحرم من دون الله قال الله تعالى اسمعني تمام ولا تمام. تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وعندك ادلة كتير في القرآن بتقول على كده لكن اللي احنا عايزين نضع ايدنا عليه خدت بالك هو إيه؟ نقطة أنت ذكرتها وأنا عايزك تدخل فيها نعم. اللي هي إيه؟ قضيتنا الآن مش في القانون المخالف للشريعة وإن التشريع والدخول في تشريع بإن أنا حل الحرام أو العكس ده حكم كفر خدت بالك الكلام ده أنا بحكم ما زلت على وصف صح كده؟ أنا مش بتكلم الآن معك على وصف يا شيخ أحمد أنا بتكلم على إيه؟ على أحكام أنت بتنزلها اتكلمنا القانون ده مستطر معايا في ورق أو حبة حبر ورق إيه؟ يا قانون يا كافر يا قانون اللي بتخلي الإسلام أنا عايز اللي بعد كده صح. مش عايز دي أنا عايز دلوقتي في قاضي عندي. في قاضي, عندي في قاضي عندي عايزك تحكم عليه في ولي أمر عندي لا عايزك تحكم عليه ليه ليه؟, ليه ليه اسمعني يا شيخ أحمد علشان الناس دي بناء على اعتقادك انت هتتصرف معاها وده اللي هيفرق بيني وبينك في بعض المسائل نعم. اللي هو ايه ان انا معتقد زي زيك بالظبط لكن بنيجي نختلف انا وانت في ايه ممكن نيجي نختلف في عين شخص موجود او في عين نظام موجود كأفراد مش, مش كلا كلام مسطر بقى كأفراد خدت بالك ممكن نيجي نختلف هنتعامل ازاي مع الفرد ده والله إحنا الجماعات الإسلامية دي لما شافت الواقع ده كلهم هبوا عشان يغيروا الواقع يرجعوا للشريعة الإسلامية ما قامش قمتش الإخوان المسلمين ولا جمعية شرعية ولا أنصار سنة ولا غيرهم إلا عشان يخلوا الواقع ده موافق للشريعة لإيه موافق لش... بس اختلفت الكيفيات وكل واحد منهم عنده تصور من الأدلة الشرعية اللي موجود فيها كتابه إيه والسنة. <تصفيق> الشيخ أحمد بيروح قايل اللي إيه جاي يقول لي إيه يقول لي أنا عندي حكم مش حكم أحمد عشوش عندي حكم شرعي لا يخالف أنا عايزك دلوقتي تترى علينا الحكم الشرعي الذي لا يخالف عشان نشوف تمام. هل هو من القطع الذي لا يخالف وينبغي الجميع يرد إليه. ولا الغير مخالف خصوصا ان أنت عمال تذكر لي كلمتين وانا هاقفلك وهنقش كلمة مستحيل ومستبدل أغ... مستحيل أغ... ومستبدل, أغ... ومستبدل أنا خدت بالك أنا, أنا دي او واحده معك فيها, أنا معك فيها. لكن اوافق وعاتها يعني ونسمع دقيق الجمال نعقب على الجزئيات وبس نعم اتفضل احنا بقالنا ساعه تقريبا بنتجادل في المتفق عليه <تصفيق> <تصفيق> تمام ده اللي انا عاوز اقوله ندخل بس ندخل في نقاط الاغيافه بعد اذنك الشيخ ليس هناك شطب اريد انا اريد ان اقراها صنصل صنصل هذه مقدمات يبنى عليها لما بعدها شغلات انا بسمع بس الشيخ كمان وانا اود اود ان اقرر ان في القانون الاستحلال وهنا فكره على الطريق كله متفق على ذلك كل متفق على ذلك الشعب لا لا والله كل واحد يتكلم بطاقه انت تكلمت أكثر مني كثيرا اتفضل يا دكتور يعني انا في حضره أنا ما أسمعك أبداً. وبس جمال عايز ديا وأنا الطاقي اللي الكلام الكلام إتفضل دكتور جمال جمال. عشان بس تفضل لو السدمة تفضل تفضل لو تفضل رجع الحلقة وشوف انت خدت كم دقيقة. تفضل لو تفضل. أمر التاني شوف أنت أطعتينا أنا أطعتك ولا لأ؟ أنا لم لم أنتبه. تمام. ولا إيه سلامت. تفضل. سلامت تكلم. تفضل حضرتك يعني. لا في الأول لا. طيب أنا أطعتك. تفضل. تفضل. تفضل. تمام انا بقول يا اخوانا اذا كنا احنا مش قادرين نوصف القضية اللي احنا متفقين عليه مش قادرين نوصفها ليه لان احنا ما بيغيب علينا موضوع علمي مهم جدا اللي هي تحقيق المناط فبنتهم بعض في قضايا احنا متفقين فيها وبعدين قاعد اقول كل الفصائل الإسلامية طب ما تقول الفصيل الفلاني بيقول كذا وعين تروح داخل تقول لا أعمل وأحزاب أنا انا ماليش دعوه يا تق... جمال مرادبك قاعد معاك سعرفه. سعرفه. سعرفه. سعرفه. يا, <تصفيق> يا دكتور جمال انا يعني احييك لكن أود منك ان تقول ان القانون القائم كفر اتق الله بص. وغيره بص. يا ها انا اطلب لك ذلك تقول للدكتور هو لا يختلف يا, <تصفيق> يا اخي انا انا انا ده وانت في السجن نعم بقول الكلام ده بقول الكلام ده حرصت وانا حرصت في مقالات على الإنترنت عشان لربما نعم نعم ثعبان لما تقول أول أنا عايز أقول وليس وليس و... لا, لا وفي نقطة سأخرج لك أنا أقول لك <تصفيق> هذا ينبغي <تصفيق> يا شيخ <تصفيق> علاء أنا ينبغي أن يعلم الفرق كل علمني و... والقائمين على النظام والقضاء أن القانون كفر هذه رسالتك أنت هذه رسالتك للدكتور جمال لا تجبر احد أن يقول هذا يا شيخنا لا. لا. لا, لا تجبر احد الإسلام يجبره الاسلام يجبره ليه لان هذه نصيحة لهؤلاء لو علموا ربما كان رسالتك وصلت واتضحت أنا استأذن من حضرتك واستأذن من شيخنا الدكتور جمال يعني نستمع إلى الشيخ جلال, جلال من أجل أن يتكلم طبعا نريد طبعا الأمور المختلفة تمام. نريد المختلف, المختلف المختلفة في, المختلفة. في الحقيقة أود في نقاط محددة آه آه في نقاط محددة وسريعة ونستمع إلى الشيخ جلال ولكن قبل أن أدخل إلى النقاط الشائكة يعني أو موطن الخلاف كما أرى يعني تعقيب سريع على بس كلام كان ذكره الشيخ أحمد عشوش لما قال أن هناك إجماع على أن غير المسلم لا يقضي بين المسلمين الشيخ أحمد ذكر هذا الكلام وهو كلام صحيح قطعا لا خلاف فيه يعني. أذكر بأن في الأيام الماضية قضى قاضي نصراني بإحالة 14 أخ من سيناء يعني حكم عليهم بالإعدام قاضي نصراني حكم على 14 مسلم من سيناء بالإعدام هذه ملوحظة يعني اللي أود أن أدخل في, في النقاط للشيخ في الحقيقة يعني إيه؟ يعني أنا أرى الشيخ علاء بيقرر والدكتور جمال بيقرر وهذا ما أود أن أؤكد عليه أن القوانين الوضعية التي تخالف الشريعة الأسلامية كفر بواح أعتقد أنا فهمت أن الشيخ علاء ما بيختلف في ذلك ولا الدكتور جمال يختلف في ذلك والشيخ علاء يريد أن يقول ليس السلفية الجهادية وحدها هي التي تطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، إنما كل طالب بتحكيم الشريعة الإسلامية. <تصفيق> هذا <تصفيق> هذا كلام جميل ورائع، وأنا نفسي أقر بأن الكثير طالب أو كل الفصل طالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، <تصفيق> ولكن دائما كما يقولون الشيطان يكمن يعني في التفاصيل. أنا معذرة يعني أرجو من الدكتور جمال. أن يتسع صدره لما أقول إن شاء الله أن نتكلم بأدب وفي حدود يعني الحوار المبني على الرغبة في الوصول إلى الحقيقة تأتي المشكلة من أين أو بماذا تتميز السلفية الجهادية عن غيرها في هذا الطرح نحن نقول القوانين الوضعية كفر القوانين الوضعية كفر ولكن يأتي الشيخ جمال باعتباره مثلا رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في وقت من الأوقات وما زال هذا الوضع إلى الآن قائم نقول للناس أن من يخرج على الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية يكون من الخوارج يجب أن نخرج على ولات الأمور وولاة الأمور هؤلاء هم الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويجبرون الناس على الخضوع للقوانين الوضعية بقوة الحديد والنار ويسجنون الآلاف من الشباب ويعذبونهم من أجل المطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية هذه هي النقطة الخطيرة الشيخ جمال قال في كلام مكتوب أن القاعدة تمثل منهج الخوارج القاعدة تمثل منهج الخوارج وهذا اتهام يعني شنيع وظالم وباطل يعني ندعو الدكتور جمال أن يتراجع عنه لله سبحانه وتعالى أسامة باللاد الرحمة الله كان يمثل الخوارج أي من الزواهرى أبو مصعب الزرقاوي أبو يحيى الليبي أبو ليس الليبي كل هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وجادوا بأمفسهم وأموالهم يقال علهم أنهم يمثلون منج الخوارج لماذا لا لأنهم يتصدون للكافر الأصلي الذي لا خلاف عليه لأجل أنهم يجيدون بأنفسهم وأموالهم يوصفوا بالنم خوارج لأجل أنهم يطالبون ليلة نهار بتحكيم شريعة الإسلام يقال عنهم أنهم خوارج هذه النقاط الشائكة والملتهبة الدكتور جمال يعني أتمنى أن يكون على خط الشيخ حمد الفقي ماذا قال الشيخ حمد الفقي قال نصا عندما تعرض لذكر تعريف الطاغوت قال القوانين تواغيط، وواضعوها ومروجوها تواغيط. هذا كلام الشيخ حمد الفقي. هل أحد ينكره؟ لا، بالضبط. والقضية يعني لا نريد إيه؟ فالكل مسألة القضية خطيرة. فيها إجماعات. الحافظ ابن كثير قال من ترك الشرع المحكم. المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم لغيره من الشرائع المنسوخة كفارا فكيف بمن تحاكم إلى الياسى وقدم عليه من فعل ذلك كفارا بإجماع المسلمين شيخ جلال سؤال مباشر من ولي الأمر عندكم <سؤال> ولي الامر لا لا, لا يا واحده واحده انا بنا لا لا لا لا من في نفس لا لا لا لن ننتقد من القضيه نفس نحن, لن نس... لن من القضية. <تصفيق> نحن الان القضية. <تصفيق> نحن نحن في قضيه نحن انا كنت عن نحن نتكلم في حكم القوانين الوضعيه و نظرتنا نحمى إلى القارين الوضعين. تمام. وحكمنا بس لو صمّح. ما نعزمش على كلامه. وحكمنا القارين أنا بس ما ما بيكمل بس نفس اللي طا. طب نحنا بس يكمل. الان. يكمل بس يكمل الأمر. نريد أن نستمع للشيخ جلال أو الشيخ أحمد ضلّي كلمة. سيوك بالفترة الموضوع. خرجوا. شجاع لهم. جلال خرج وأنا ما خرجش. لا ما خرجش. ومال إيه كلام دكتور جهول إذا. وهو بيوج الشيخ بيوجه آه أسئلة. بيوديه إليك نصيحة. استاز يا استاز لا الشيخ خرج ولا نحنا الشيخ أحمد. ولا أردّه ما تعلق بالقانون. هذه خارج, خارج الموضوع. لا خارج الموضوع. كمل نعم. اتفضل. فأنا أرى إن من نقاط الخلاف في الشكل تحدث الخلاف وتجعل مثلا السلفية الجهادية تتميز عن غيرها في هذا الطرح. نعمل كل طالب طلبنا. إحنا لو نزلنا إلى الواقع العملي، نجد مس أنظر معزرة اليوم نجد جماعة الإخوان المسلمين على أرض الواقع ترتكب أشياء كثيرة مخالفة لأحكام الشريع الإسلامية. مثل. ال... الاقتراض من صندوق النقد الدولي أليس هذا ربا؟ مم. يعني بالأمس وقف بعد السيد بس. عسكر وقف السيد عسكر في مجلس الشعب ويقول لا يجوز الاقتراض من صندوق النقد الدولي لماذا؟ لأن هذا ربا 2005 الدكتور محمد مرسي باعتباره عضو مجلس الشعب يرفض بيان الحكومة لأنه اقترض من بنك الاستثمار. إستوقفه كفقط الشق جلال بس في جزئية بعد إذن حضرتك. فضل. الجزئية الآن دعنا من من من جماعة المسلمين لأنها ارتدت العمل السياسي والدخول إلى حلب بحصار. حدث مقتل خلاف. بناء على بناء على القانون القائم فالقانون القائم بمجمله كفر. ها. فنحن نريد أن نتكلم في التفاصيل نحن نريد أن نتكلم نعم نعصب نتكلم لكننا نريد أن نتكلم في أصل المسألة أصل المسألة أن القانون القائم نعم شقنا ليش رحمة. الشيخ جلال لم يستكمل كلامه أنا فقط أريد أن أوضح جوزي. هو كلامه واضح. مع الشيخ ما عاشير جلال. كلامه بس عشان كلامه أريد. لابد أن الدكتور جمال يرد عليه على. الكلام. ما يرد رحت و. تكلم بس. راد بس راد متاح للشيخ جلال. عشان بس. أمور واضحة. ما أنا أتكلم بس في جوزة محددة. اتفاد. <تصفح> إن قضيتنا الأساسية لا هو الشيخ جلال يريد أن يعطي أمثلة للبيان. لكن نحن القضية الأساسية في إجمالية القانون هل القائم يرتضي بالشريعة عن بالقانون الوضعي هذا سؤال مهم أنا الآن من هذا المنبر. أسأل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين العاملين في المجال السياسي كما أنني أسأل مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء هل تقرون القانون الوضع القائم أم لا وهل حكم القانون الوضع القائم كفر أم إيمان أم أنه ليس بكفر ولا إسلام نحن نريد جواب محدد أنا أطرح هذه الأسئلة على هذه الجماعات وعلى هذه المستوى، وأريد منها إجابة. طيب. نريد منها إجابة. من إجابة. تبقى جزية بسيطة في في ما طال. في عن الإباحية. طيب. الدكتور عمر سليمان الأشقر. على. يقول. بس على كم يرد على, مسألة على حسن حسن بس حسن عشان لك. حتى لا. لا نخرج من الموضوع. بس هو اللي نتكلم فيها مش هنخرج. استقبلهم. أخويا. أرجو أن يكون هناك نقاش. مستوى النظرة. أنت هذه تدور النظرة. عندما تريد أن تدفع الاتجاه بوعينك. لا. أنا أدفع. لا لا لا محدث قضايا الاتجاه. لا تدفع. هذا ليس دفع. هذا ليس دفع. هذا ليس دفع. رحمة لو صنعت. لا مدير اللقاء ونريد النصل بالرسالة معينة ل لمشجعينا الكرام. نتكلم في أمر معين الشيخ. جلال يتكلم في جزئية معينة تريد أن تخرجنا منها وتدفعنا الاتجاه آخر. لا لا نريد ذلك. حضرت ذكرت أسئلة. طرحت أسئلة. يرد عليها الشيخ. لا يرد بس طيب. حضرك لو سمحت نسمع الشيخ علاء. ال ال صدر. الشيء تفضل. الأولاني ال الشيخ جلال بيقول ايه بيقول من بداية الموضوع وده قرب من الموضوع شوية بس اول مثال ذكره دكتور جمال. راح قيل ايه قال طب اذا كنا احنا متفقين على ان القانون الوضعي بما يخالف شريعة الاسلام يعتبر كفر. لان نعم. احنا كمسلمين ينبغي علينا ان احنا ايه نستجيب ونتحكم لشريعة ربنا صحانه وتعالى ده, ده مفاش خير لأحد إذا كنا جميعا متفقين كده إزاي بقى فيه أولياء أمور موجودة زي مثلا حسن مبارك لما كان موجود إزاي وهو كان فرض علينا الأحكام الوضعية دي وإنت بتقول لي الأحكام الوضعية دي كفر إزاي تقول أن الخروج عليه بقى إيه؟ نعم. يبقى اللي يخرج عليه بقى من الخوارج مم. إنت واخد بالك دي النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها ليه لأن إحنا بقولنا لا لا لا وتصفح من يعريه يعني دي برضا نقطة مهمة إنت دلوقتي قلت إيه أفضلت أنا أقول لك مسكت الكتاب ده ولا مكيش كل ده ورحت تهيل لك إيه عملين نقول الكفر المادة دي والمادة دي والمادة دي مخلفة للإسلام ودي كفر لغاية النهاردة ما نزنش على الأعيان هو الدكتور جمال قال إن حسن مبارك كافر وبناء عليه رح مرتب ما خلاص بقى الكافر ما أنت بتقول القانون الوضع إيه كفر وحسن مبارك بيعملنا بالحديد والنار ويلزمنا بهذا بناء على ذلك يبقى حسن مبارك مرتد وكافر يبقى اللي يخرج عليه خارج على ايه؟ على كافر دكتور جمال خد بالك اللي في فارق؟ فارق؟ الدكتور جمال ما قالش كده يعني هيا يقول ان حسن كافر ما كان يعني انت دلوقتي بتقول اذا كنت بتقول ان القانون الوضعي ده كفر نعم. يبقى زي اللي يخرج على ولات الامور يبقى من الخوارج على أنا لسه عندي اللي يخرج على ولاة الأمور دي أنا لسه عندي حكم ولي الأمر ده إيه؟ لا هو معززتنا بس إيش خلاه من هات أقول لك هو ووصف الإخوان بقول لهم خواري اسمعني بس أنا هقولك دلوقتي على حاجة إحنا إحنا القصة القصة مش في الدكتور جمال لك أنا عايز أقول إيه دلوقتي مم. عايز أقول إني أنت سحبتنا سحبتنا دلوقتي ولما جاي استاز مولهم يقول إيه هو أنت بتقول على إن المؤسسة والنظام ده كفر واللي موجودين فيه كفر قال لا ده إحنا لسه مفصلناش في القائمين منين إحنا لسه مفصلناش في القائمين وأنت خليتني بمجرد إن أنا حكمت على القانون حكمت على من يقوم على القانون ثم صدرت عليه الحكم وتقول لي اللي يخرج عليه بتسميه من الخوارج ليه انت عرفت انا حكمي ايه في ولي الامر انت عرفت حكمي ايه في القضاء عرفت حكمي ايه في الجيش عرفت حكمي ايه في الشرطة خدت بالك انا في فرق عندي بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل الصحيح ممكن انسان يقول قوله كفر ممكن تمام. تمام. اسمعني ممكن م. يقول قوله كفر او يفعل فعل مختلف في هذه الاصول بالك ولا يكون ايه ولا يكون كافرا يبقى انا كنت عايز منك تروح تابع سؤالك بسؤال وهو ايه قبل ما تقول لنا التوجيه ده وهو انت قلتوا ان الحكم القانوني الوضع ده كفر طيب ما حكم الذي يلزم به ايه حكم ولي الامر هذا سؤال كذا. هذا سؤال نعم, ليه؟ ليه؟ نعم نعم نعم يا شيخ احمد انا نعم. بتكلم نعم اتفضل يا شيخ أنا انا انا بحكي لك ال... انا ب... ليه نعم. لان انا بحكي لك الوضع المفروض كنت تقول لي كده قبل ما, ما تهجم عليا بالكلمتين دول وبعدين أنا عايزك ترجع لكلام الشيخ حامد الفقي إنه قال إن اللي يحكم بالقوانين دي طوغيط واللي ينشرها قوات طوغيط واللي كذا طوغيط على فكرة كلمة طغوت دي في الشريعة الإسلامية لا تستخدم على كلمة كافر فقط وفي فرق بإن إن أنا حق أحكم برضو على فعل وإنا نحكم على أفراد بعينه يعني هل, ولكن هل ولكن اسمعني اسمعني في معاني مخاطب اسمعني بس مثلاً أقول لك أنا أنا بقول إيه إن الطغوت في المصطلح الشرعي يعني كلمة كفر احيانا وممكن يطلق كلمة طغوت على غير الكفر في الشريعة الإسلامية واضرب لك أمثلة من الشريعة وأقوال العلماء اسمعني لما في لبقى نعم فقط نعم فقط نعم نعم عشان لما تيجي تعارضني أصل هو جاب كلمة إيه توغيد وكل التغود دي ليه اللي عندي إيه عليه علي. التوغيد دي لها, لها أكثر من تفصيل خدت بالك الآن الشيخ حمد الفقي سمى المروجين واللي واللي هي توغيد هل أستطيع إن أنا أقول إن الشيخ حمد الفقي كان يخرج هؤلاء من دائرة الإسلام بأعينهم؟ أستطيع إن أنا أقول كذا. مبالغة في التفاصيل إن شاء الله. عليه يا شيخ أنا بعرض على هذا السؤال يا شيخ. أنا بعرض عليه السؤال. أنا عايز أحياناً بيتداولني أنا. أرجو أن ينتزع صبرك يا دكتور جمال. لا يعني اصبر. والله هو يطرح أسئلة والشيخ علاء بيطرح لك أسئلة. أنا عايز أوضح على قضية. تفضل. بس الشيخ علاء ينتهي الشيخ جمال. طيب. أنا عايز أنا. أنا عايز والله العظيم قاعدين إحنا هنبتغي من لأمن الدولة موجودة ولا حد موجود <تصفيق> والله, والله العظيم أنا قاعدين أنا عشان الحق الله مش قاعدين إلا, إلا, إلا عشان يا الله. يا. ف... فالتوصيف اللي انت بتذكرهولي ما زلت بتذكر ليه وكلام ابني كثير إن من حكم كذا وفعل كذا فهو كافر بإجماع المسلمين ما زلنا شر جليل بالكلام نذهب لنقطة السليسة عز... الفرق بين كفر العموم والمعين واسبت شروفه يا خمد أتقل لها شرحنا بنمشي في الخرق ف... أنا أنا عارف شيء على عاوز يقول إيه. وبعدين لذلك ذلك اللي ذلك إننا عاوزة نقول إذا كنا بنفرق بين الفعل والإيه والفعل وبين القول والقائل كل الكلام اللي أنت بتقبولي بتقبولي عن إيه عن فعل ولا فعل؟ لا عن فعل وفعل. اصبروا بس عليا. إلا لما نقول عن فعل وفاعل لما نيجي نقول عن فعل وفاعل يبقى معنا كده من فعل, فعل هذا يكفر يبقى الفعل لدينا فف. تفصيل اشهد علي أصمر لا علي. تزمن بما تقول علي. نحن لدينا تفصيل يمكن ان تسمعه انت معقول تسمع. لي ايه <تصفيق> سؤال واجيبك انا علي أنت بتقول إيه؟ بقول لك الفعل ده على الفعل ولا على الفاعل رحت قلت لي على الفعل والفاعل نعم في هذه القضيه تحديدا فهمت. فهمت. أنا تفصيل. بتكلم على القضية دي تحديدا عارف على... انا يعني أتحدث عن امثال حسن مبارك أنا بسال سؤال بس بسال اشهد ليك يا شيخ احمد عاشور الشيخ اسام تيميه اسمع أنا هجيب لك كلام شيخ الإسلام من الله والله طيب. العظيم أنا قرأت العبارة اللي أنت بتقولها وجبها لك دلوقتي بس أصبر <تصفيق> عين عايز <تصفيق> أنا لأ أصلاً أصلاً قرأت العبارة اللي أنت بتقولها علشان شنو كلمة الإيه قلتها أنت من ضمن الكلام اللي من سوق شريعة والكلام <تصفيق> لا لا. بكلامك الأول <تصفيق> أنا عايز أقول إيه أنا عايز أقول إيه عايز أقول هل كلام العلماء دول بيتكلموا عن الفعل والفاعل, والفاعل معن ولا بيتكلموا عن الفعل ثم الفاعل يحتاج من نينا إلى تفصيل فممكن صاحب هذا الفعل ينطبق عليه هذا الوصف أو قد لا ينطبق عليه هذا الوصف هل يترى هاخدها على الحكم والفاعل بإطلاق ولا بنقول في الفعل بإطلاق وفي الفاعل تفصيل ده كلامي تقوله ايه فضل على الفعل بإطلاق على الفاعل على الفاعل برسي تفصيل طب ولا بإطلاق قبل الإجابة ولا قبلش مش ده وبن يجابة سهلة ومصورة وجاهزة ها كلها يجابة سهلة سنجيب بالتفصيله شيء خدت بالك سنجيب بالتفصيل هتجي هتجيب إذا كنت حل... هتجيب بالتفصيل السنة والسزمولم إذا كنت مم. بتجيب بالتفصيل ده الكلام اللي أنا كنت أعمله قلوا في الأول اللي هو إيه أنا اللي في فرق بين إنه الدكتور جمال حكم على الفعل حكم على القانون وفي فرق ان يحكم على الفاعل فإن كنتوا بتقولوا في الفاعل بالتفصيل والشيخ أحمد عشرش دلوقتي بيقول إيه أنا بوجه للإخوان بوجه للسلفيين السياسيين بوجه اللي دخل له في السياسة ومزلت. بوجه, ومزلت بوجه للدكتور شيء. محمد مرس اسمعني بس يا شيخ أحمد نعم. بقول كلامك والله ما بقولش نعم. حاجة غيرها نعم. وبقول للشرطة وبقول للجيش إذا كنت انت لسه عايز تستفسر هم رأيهم إيه في القوانين دي خدت بالك ما هو أنا لم عمري ما هقدر على فاعل إلا بعد إيه؟ حكم على الفاعل إلا إلا مش هحكم أبدا على الفاعل إلا بعد ما قيم الحجة على الفاعل فإن كنت لسه بتوجه لهم سؤال ومش عارف أجوبتهم لعارف إجابة الجيش لك إيه؟ ولا عارف إجابة شرطة هتقول لك إيه ولا عارف اجابه اخوان هتقول لك إيه ولا ريس هيقول لك إيه ولا سلفية سياسيين ده على الافتراض يعني ولا اخوان هيقولوا لك إيه يبقى الى الان ينبغي عليك ان انت تعمل ايه بالنسبة للفاعل على بال ما تستفسر على بال ما تستفسر اسمعني يا شيخ احمد وبعد ما اكمل الكلام بقى اقول اللي انت عايز مم مم على بال ما تستفسر ليه لان انت لسه قايل دلوقتي انا بفرق بقول بحكم على الفعل ده حاجه طب على الفاعل قلت لي بفصل طيب التفصيل ده مستني ايه التفصيل ده عشان عندك حاجة اسمها إقامة حجة وحاجة عندك اسمها انتفاء موانع طيب إمتى هتقام الحجة وانت انتفي الموانع وانت لسه الناس بتسألها لسه بتستفسارها الآن وبتقول لها كلمتين لذلك إحنا عايزين ندخل الآن في لب القضية وهي إحنا اتفقنا على إن القوانين الوضعية المخالفة لشريعة الإسلام هذه كفر الان من يفعلها وكيفية التعامل معاهم ونتعامل معاهم ازاي ده اللي احنا عايزين نخد فيه لان ممكن تيجي تحكم انت على الفعل بحكم انا حكم بحكم مغير وقولك تعال انت جبت الحكم ده منين انا بحكم تقولي انت جبت الحكم ده منين ممكن احكم على انه كافر خلاص كده وانه دول كفر وبالرغم من كده لا اجوز ان احنا نخرج لوجود عندي مفسدة ايه لوجود عندي مفسده اعظم انا اللي عندي ضوابط مم. أنت ممكن تقول لي انا ما عنديش, ما عنديش حاجة اسمها أنت عم ما عنديش حاجة اسمها مصالح ومفاسد مثلا تيجي تقول لي كده أو أنت بمقدر المسألة غلط يبقى إحنا هنقعد نتفاهم في هذه الايه في هذه الضوابط لا ض... لا طيب اتفقنا الدكتور جمال كان عايز يقول انا اودع انا اودع بس دقيقه دقيقه اودع انبي المجمل باشا على الشيخ جلال في الشيخ جلال قال كلام على لسانه نعم أنا عايز تقر... يعني تذكرني بالفقرة هذا الله حضرتك آه. آه. في كتاب اسمه الحكمة والسياسة الشرعية أيوة. عند شيوخ جماعة أنصار السنن المحمدية أيوة. لمؤلفه الشيخ عادل السيد ما أنا أقول حضرتك؟ والناس عارفين. وحضرتك آه. العبارة دي مثبتة فيها مش الكتاب. اللي هي إيه بقى. اللي هي حضرتك بتعتقد أن أذكرت صراحة أن القاعدة بتمثل مناجل الخوارج أنا قلت كده صراحة؟ طيب طب الله عليك طب لا لا لا لا نخش الكتاب معنا رحل رحل. رحل. رحل. كتاب معنا كتاب بسم الله بسم الله يقول ه... الدكتور جمال لي اه اه اه يكمل لا الدكتور جمال يعني خلنا انا أقعد أسمع لك التفصيل واسمع منك التفصيل وشلون لكن الدكتور جمال يرد بس فضل على ما حضر النص يا. طيب على بال ما يجيب النص حضرتك هتعلق بحاجة ولا نسمع القضية الابتزاء من النصوص قضية خطيرة و... وقضي... وفي قضية تانية أخطر أنني أعملها استشهد بأقوال أهل العلم وأراء أهل العلم المعتبرين ثم أخرج عليهم هم فيما قالوا في المسألة يعني أهل العلم يعني الشيخ حمد الفئي إذا قد نعلم كلام الشيخ حمد شاكر ذكرنا لك الآن. شيخ الإسلام بن نذكر له عشرات النصوص والمسائل في هذه المسائل. طب هو السؤال ماذا كان يؤصل هؤلاء في هذه المسائل؟ أحمد شاكر عاش في في في ظل حكم الملك وقبل الملك من آمن خداوي وعاش فترة في حكم عبد الناصر السؤال, السؤال هو قال هؤلاء كفر يجب الخروج عليهم؟ نعم قال. والأقل إيه خالو معاه مفروض. طب حتى لنا يا دكتور جمال مع النص النص يقول الدكتور جمال المركبي لماذا نجد أصحاب البدعة والضلاله من هذه الأمة من حملت لواء التكفير من الخوارج والروافض يرفعون راية الجهاد في سبيل الله والأمة في سبات عميق هل صار حزب الله ممثل الروافض في لبنان هو رمز المقاومة والدفاع عن هذه الأمة وهل صارت القاعدة أمل الأمة في التصدي لهذا الواقع المرير هيهات هيات؟ فهل يأتي الشر بالخير وهل يجلب الخوارج والروافض خيرا لهذه الأمة وهم في, في الأصل من أعظم أسباب نكبتها على مدى التاريخ كله وماذا يفعل أصحاب الضمائر الحية من هذه الأمة أمام هذه الحالة من الضعف والتردي سواء سوى أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيد ويعلق تكملة تكملة ويعلق, تكمل تكمل أي. ويعلق أي. فضلت الشيخ عادل السيد على كلمة الدكتور جمال المرجبي بقوله هذا بيان لموقف الشيخ من تنظيم القاعدة والحكم عليه بأنه يمثل منهج الخوارج وهذا التعليق كتبته ليتنبه من لم يتنبه إلى منهج جماعة أنصار السنة في الرد على المخالفين وبيان بعدهم عن مذهب أهل السنة والجماعة كتاب الحاكمية عنوان المقال بقى بعد ذلك بصفحة كده هات عنوان المقال بقول عنوان مقالي. أنا. انت دروا أنت تتوقف من المقال لا لا مش مقال لا مش مقال جاي من المقال من الأول مقال. مقال اه مش دكتور كتاب الحاكميه منزل لي مجموعه مقالات ما أنا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك ادي جبت لك المصدر المصدر كتاب الحاكميه وهذا الشرعيه علي أوضح بقى أوضح بعد اذنك يعني حضرتك كده هذا الكلام اوضح انا اسمي انا اسمه بن لادن واسم الظاهري واسم المجموعة دي كلها لم يرد على لساني لا بالخير ولا بالشر في أي مقالة نعم انا لا اتكلم عن الاسم انت خليك بس معايا خليك بس معايا ذكر بالك مين مروه نمره 2 انا بقول لك اقلب الصفحه وشوف العنوان المقال اللي فيه الالفاظ بتاعتي ده <تزال> ليس مقال انا اتيت بالمطلوب يا اخي كتاب الحاكميه <الكتابي> ناقل عني مقال مقالات للدكتور ناقل عني من واحد مقال. انا ليس انت بالحاكميه لا بس هو اه طيب ماشي فهمني كده انا فاهم معك كتاب الحاكميه واخد بالك انا بتكلم في مقالة بخطب الامه المسلمه اي وبخاطب تحديدا اهل السنة والجماعة بقول ليه في ثبات عميق ليه اهل لا يتصدون لهذه المشكلات الع... طبعا دفاع عن القضية الفلسطينية دفاع عن قضايا قضايا الأمة بصفة عامة وبعدين قلت ألم يبقى للدفاع عن قضايا الأمة إلا الروافض و... ما... من ينتحلون مذهب الرافض والقاريج طبعا على طول جمعان ما راجب بيش بحسن نصر الله أنا كنت أعنيه طبعا واخد بالك لكن ما نحن بالك. نحن مكفر حسن نصر الله أنا بس خليك بس معي ذكرت منهج القاعدة أنا فعلا أرى أن منهج القا في خروجه على المجتمعات المسلمة وإثارة التفجيرات والأشياء هذا منهى الخوارج مم. واخد بالك هذا أراه نعم نعم ماش واخد بالك لكن شوفوا السياق لأنني بطبيعي محبش هاجم حد خاصة من يتصدون للعمل بصورة قد تكون محترمة عندي يعني ممكن أختلف مع الأستاذ أحمد بس أحترمه حياة الله واخد بالك أختلف معه جدا في مسألة فقهية وشرعية بس أقوله والله الرجل لها عنده أخلاص مم. الرجل ده عنده حسن مش عارف ايه. ده العدل. نعم. واخد بالك. فأنا كان كلامي للأم وانا مش فاكر عنوان المقال. تقريبا كان مقال عن الجهاد. نعم. لاننا عامل مقالتين عن الجهاد. فبقول فين الجهاد في واقع الأمة المسلم فين الجهاد. فين أهل السنة والجماعة. ألم يبقى لرفع رأية الجهاد إلا تنظيم القاعدة. وحتى أنا يمكن قلت كده ايه. الذين هنتحلون مذهب كذا وكذا. وانا ما زلت بقول إن أو في مجتمعات المسلمين ويقتل بلا تمييز هذا انتهى المنهج الخوارج واخد بالك بلا بلا مواربة بلا مواربة وكذلك الذي يقاتل أصلك أصلك وكذلك أكمل بس, أنا بس, أنا بس أكمل كلامي أزل يا اللهك الله رجل تفضل يا دكتور تفضل انتهى الزهاءني والله بصراحة لا لا, لا دكتور هذا مسلي لو بدنا أنت الحوار أسكت واسمع منك ورد عليك أنا بس أسؤال استفساري فاضي بتدير يعني. فاضي بتدير. أنا ما كان كلامي طيب تفضل. يبقى إز يبقى إز المقالة أنا عايز أقول الإكتزائية يا سذج ملهم. طيب. الإخوة الذين عندهم أهواء معينة. يمسك المقالة. آه يمسك المقالة. وكانه بي... كانه بيدور على ناقه قال يعني وفحوه المف في حاجه ما ساق اسمع حضرتك انا دكتور ماشي ماشي نحن اننا نختلف على الساق ولكن لما ذكرت لحضرتك قلت أنك قلت أن القاعدة تتبنى منهج الخوارج وحضرتك اصررت بزياده ما انا قصدي أنا, أنا, انا عايز اقول إيه؟ أنا أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول إيه؟ كل كل من يتبنى منهج العنف تمام. في أوساط المسلمين يتبنى منهج الخوارج بصورة او باخرى طب, طب انا اسالك في ذلك السؤال بصورة, بصوره او اخرى الجهات دي استنى بس يا شيخ احمد شيخ احمد شيخ جلال انا, أنا اودي بس يا ريت الاستاذ ملهم لحظه يا شيخ احمد انت كده دايما يا راجل واحده واحده يا يعني نحن نريد ان كنت تريد او اردت انت حتى لا نبين لك لا تقاول لي كلام يا شيخ احمد لا تقاول لي كلام هم قالوا في البدايه ان شاء الله وقواعد طب قولها يا شيخنا الله يكرمك انت لسه جدا يا شيخ طوار لو لاتجاه بقى. معين يا شيخ وهذا لا يرضي الله اسمي هو الدكتور جمال بيتكلم اسمعنا حضرتك يا شيخ احمد انت تتهمني الان والله يكرمك الذي هو نحاول بالله اسمع نحن على الهواء ونخاطب الملايين نعم لا نريد ان احنا نندفع ونتكلم وعايز توجهنا وتقول علينا كلام الى اخره ولكن اسمع اسمع اسمع, لا أحمد. لا لو اسمع يا شيخ احمد انا هقول لحضرتك بس على حاجه كل الخلاف في ايه مش ان حضرتك تقول لا انما كل بالضبط. اسمعني بس, بس اسمعني يا شيخ أحمد. احمد يا شيخ احمد الحلقه اللي فاتت حضرتك اول ما دخلت قلت لي قلت لي حضرتك ايه قلت لك معال ما عليناش رقيب الا الله نعم كل اللي عندك قوله وما زلنا بنقول ليس علينا رقيب إلا الله ولم أتكلم وكنت إيه سايب لحضرتك الحوار ليه عشان تقول اللي عندك والرسالة بتاعت حضرتك الآن برضو احنا بنقول للحضرتك قول كل اللي عندك لكن ممكن تقول كل اللي عندك بعد ما يكون المتكلم ينتهي منين من ممكن سؤال. أنا, أنا أقول لحضرتك بس الشيخ جلال وهو بيتكلم رحت أنا عامل إيه عمل نقاط رح تحطت مسألة الخروج على ولاية الأمور ومسألة التواغيط الشيخ حامد بعد ما خلص رحتانه رحتانه رحت لما سأله انت لا بعد أن انتهى وعند أنتهى أنا أريد سؤال في اللي قاله ما هو, الشيخ الشيخ ما هو بس عينكين تعرفين بعد ما ينتهي بعد السؤال الجديد. بعد السؤال بقى, دي بقى سؤال عنده؟ أنا عايز أقول. بيتكلم بهدوء. يعني الشجعال بيتكلم بهدوء. أنا بتابع معك. مش طيب السؤال. أنا أنا بس بيتكلم بهدوء. على حقك في الكلام. لا. بولا في الشيخ جلال بيتكلم بهدوء وبيسجل النقاط وما يريد أن يسأل فيه بيسأل فيه بعد ما ينتهي المتحدث من كلامه. حضرتك حينما يتكلم الشجع على او دكتور جمال تريد أن اندفاع مرة لا سريعه لا من ابي نسمع المشاهدون حكم. لا أنا حكم انا ما بيقولوا له الكل, الكل يتصل بينا ويقول هذا الكلام الكل بيقول الشيخ أحمد بيندفع ولا يريد الشيخ لا أن يتكلم لا ولا دكتور جلال دكتور مطلط. جمال انا ما هو الكل بيقول الدكتور جمال تكلم وانا فنحن نريد نحن نريد ان نسمع الشيخ خالد ما هو الشيخ اللي نسمع اعتقد ان تدخلك العنيف في حد أسئلتي. أنا ينم عن ضعف مبكر. لا لا لا لا. أو أنك تريد أن نريد أن نسمع الشير إلى وجه أخرى, أخرى. لا لا لا ونحن لا نرضى ذلك. أنا هذ نحن لا لا. جئنا لكي نعرض ما لدينا ونستمع ما لدى الآخر باحترام. أو أن تعود أنتسمح لهم بالأشياء. لا أنا سمعت أريد أن أسأل سؤال في مقال. اتفضل. تصادر تصدر النحت. اتفضل. أنا أسأله. اتفضل. كيف توصف القاعدة ضمن فكر الخوارج أو ضمن عقيدة الخوارج؟ نحن نعرف الخوارج. نحن نعرف عقيدة الخوارج. أذكر لنا لا أصل. أذكر لنا ما في القاعدة من عقيدة الخوارج. أنا ق. هو ذكر هو ذكر الشيخ. كلا. قال أنا مفاجرون المجتمعات. كلام المحدد. يا شيخ. اللي هو ذكر. لا لا لا لا مرة أخرى. لا مرة. يا ريتك أنت تقول علي. مرة تقول. والدكتور جمال ذكر التهام بالخوارج. كل إيمان يا كل. يا شيخ يا شيخ جلال. أنت بس أود أود يعني أولا نحن درسنا عقيدة الخوارج الخوارج وصفونا بأمرئ. تكفير الصحابة والتكفير بالكبيرة. أما القتال الذي يقول أخي جلال الخطأ. ولكن هو أذكر كلامك. هو هو اسمع اسمع الدكتور قال لي. أنا أذعن. حمل السيف على الأم. أنا سألت أنا برد. حمل السيف على الأم من عقيدة الخوارج ولا عقيدة السلف؟ ليس من عقيدة الخوارج من عقيدة. برد. طيب رد حمل السيف على أمة الإسلام على المسلمين. عاقيد الخوارج ولا عاقيد آل السنة التوصيف خطأه التوصيف خطأ يأ. مش تسألني توصيفك خطأه وقبل لأنه لو صنعت شهادة الأوصاف ملابس أنا عشان أحد النقاط ما زرنا مسجد ملابس بس عشان حد الدكتور جمال وصفهم بأنهم خوارج لأنه من وجهة نظره يرى أنهم يحملون السيف على الأمة رد حضرتك على هذا الكلام بس. لأ, لأ, لا نريد أن نفهم جريت نفهم كده أولاً أولاً المسألة فيه في صفحات من فهماش في عشر صفحات ابن حاجر العسقلاني أن الخروج نوعان خروج على الإمام وخروج على الشريعة والخروج على الشريعة ورد فيه أحاديث النبي بصفة الخوارج الذين تريد أن تتكلم أنت عنه والخوارج يجمعهم أمران كما قال من كتب في كتب الفرق يجمعهم تكفير الصحابة والتكفير بالكبيرة وبحمد الله ليس في منظور السلفية الجهادية على كل مستوى العالم تكفير الصحابة أو تكفير بالكبيرة لكن يبقى مسألة حمل السلاح وهي الخروج على الإمام وهذا يقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكره ابن حجر هناك خروج وحكم الخروج ده جر حكم الخروج ده الخارج على الشرع له حكم والخارج على السلطة له حكم الخارج على السلطان بإجماع العلماء. نسمع بس يا دكتور نسمع يا دكتور نسمع يا دكتور أقوال بس بس نسمع اقوال العلماء تمام الاجماع قائم على عدم, عدم التفرد عالي بتقول بتاعه اقوال العلماء لا اصبر أسك... لك كلام كثير انا عايز اسال سؤال, أنا أنا أسكول سؤال. سؤال. أسكول سؤال. لا يا دكتور جمال انا سافتح لك كل الكتب اسمح لي اولا كل الكتب اللي فيكم موجوده ليست خبيه اسمعني بس اسمح لي انا افتحها لك يا دكتور. صلى الله يرضى عنك الاخص بيقول انت تقاطعني في الحوار انا انا اجيب هو انا وانا اجيب على فكره اه على فكره هذا الحوار كان هيدور بهذه الصورة. أنا هسأل سؤال كتب العقيدة الإسلامية. نعم. إحنا بنأخذ العقيدة منين؟ أمم كتب العقيدة. كتب العقيدة من ساعة مصنفة كتب العقيدة. نعم. تكلمت من دي ولا لم تتكلم؟ تكلمت. قالت إيه؟ وقالت إن الخوارج لا لغمة. أناش خوارج. بقى أنا ما في هذه المسألة. المسألة الخروج بالسيف. الخروج بالسيف؟ <ممم> على ولي الأمر براً كان أو في هذه مسألة فاكلة. والصلاة خلاف. خلف كل. هذه مسألة فاكلة. كل اللي يعرف إيه براً كان. هذه أو مسألة فاكلة. وأريد أن أذكره. أنا الخروج لا. لا, لا الخوارج هذا كلام لو لو أنا أريد أن أقول زي ما كابادال تقلت أن الخلاف في الخروج على الصوتين خلاف عند الخوارج فقط. لا هذا خلاف بين أهل السنة. هذا خلاف بين أهل السنة المرجئة يقولون بحمل السيف. أليس كذلك؟ كذبني في ذلك ورضه عليا. أنت تقدر على ذلك. نعم بس على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ممكن أحورك. خدت بالك بهدوء وممكن أحاورك واستفزك. اسمعني لا, لا, لا اسمعني لا لا بس, ستس بس يا جيد أحمد. اسمعني بس. أنا ممكن أحاورك بهدوء. ممكن أحاورك واستفزك. أنا بقول كلام واضح. خدت بالك. أنا ما كنتش عايز أتطرق للنقطة دي. وكنا عايزين ندخل في لب موضوعنا. لكن طالما بتفتح في مسألة الخوارج أنا هسألك سؤال واحد وصريح وواضح. سؤال مشين. كلمة كلمة. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الطحوية في الطحوي. نحن نراه ونعتقده اصبر عليا بقى الدكتور جمال رحيل ايه؟ الدكتور جمال رأى زي ما قال لك الشيخ جلال رأى توصيفا معينا. بعد ما رأى هذا التوصيف اسمعني بس بعد ما رأى هذا التوصيف أنزل على هذا التوصيف الحكم الايه؟ الحكم الشرعي فمن ضمن التوصيفات. اللي ينسب إليها منهج الخوارج إنهم بيروا على أمة إيه؟ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تيجي تعرضوا ما تعرضوش على التنزيل على التوصيف. إنما لما تيجي تتكلم ممكن تناقشوا فين فين, فين, فين في التوصيف نفسه. فتك الصابلي صل على. اسمعني بس. فاتك الصابلي ما. اسمعني. لأنه التنازع على في كفر الخوارج لكن علي. لم يتنازعوا في كفر من حمل السيف. أصبر, أصبر, اصبر علي. أصبر وأنا علي. أتحدى في ذلك. اصبر عليك كله. وأنا كل ما كل... أقول أتحدى. أتحدى. أتحدى. أنا. للاعذار. اصبر. غرفا للحاق. اشيه خضي كريما. اسمعني. أنت رأيت من قال أن الذي يخرج على الحكم. أنا أقول بس حاجة. أنا أقول بس. اتفضل صل على. الكلام اللي أنت بتقوله أنا بقى برا الحلقة. خدت بالك أنا بقول لك ما وكلامك غلط اللي انت قلته ده من شوية غلط ليه بقى م... لأن مين. الخوارج لان الخوارج جمهور أهل السنة ما كفرهمش ولكن من... من السنة... يا ابني اسمعني اسمعني بقول... لا ما... اسمعني عشان أوضح مم. الكلام للمشاهدين مم. انت قلت ان دول خوارج دول يكفرهم العلماء لا قلت في نزاع لا لا ده قلت في نزاع تنازع العلماء في كفر الخوارج ذا قوله ولم يتنازعوا في كفر من حمل السلاح على الحاكم أنت اسمع تقول اسمع أن اسمع العلماء بس. لم يتنازعوا في كفر اسمع الخوارج اسمع. اسمعني اسمعني اسمعني حتى نثبت الموضوعات ونضع النقاط على الحروف لا انتقل لا انتقل منها حتى تجي لا ده هي في نفس النقطة دعنا سيبها يا شيخ علاء ده شيخ علاء هي هي موارث تنازع العلماء في كفرهم لكن لا هي المسائل المتصوره يا سعاده المتصوره يا الخلاف جيدا بص يا شيخ علاء يا شيخ لا لا لا يا شيخ سؤال بص بص الكلمتين أنا مش عايزك تخرج خارج نقطه الخلاف أنا مش خارج نقطة الخلاف أنا جوا نقطة الخلاف أنا بقول لك جمهور اهل السنه ما كفروش الخوارج وهناك و... اسمعني, و... اسمعني, اسمعني لو سمعنا م... اسمعني م... بقولك انا بقول م... ما تصدر عليا واسمعني انا عايز اقول ايه ما تصدرنيش اي واحد يرفع السيف على امه محمد مستحلا ذلك كافر أي واحد هذا أنا اسمع انا اعتقدوا لكن انا هذا هو واسمع بقى تمام. اللي انا بقوله يا شيخ احمد بقى مم. اسمع اللي انا بقوله مم. أي واحد يرتكب معصية معلومة من الدين بالضروره او يعلم تحريما في شريعه الإسلام ويستحلها الاستحلال يكفر انت ما قلتش تقول لي ايه فرقوا ما بين دول إنه دول لا يا شيخ هذا جا... غير شخار عارف شخار عارف شخار شخار ما وضح لك بس عشان نختار بنقطه خلاف حقيقيه اسمعني يا شيخ جلال اسمعني انا مش عايزك تسمعني انا عايز ان احنا ناخد المساله عصبيه أنا بقول لك كلمتين واضحين أنا بكلمك كلمتين واضحين أنا بكلمك كلمتين واضحين أنا بجاي, بجاي بكلمك قلت لك إيه الحكم فرع عن تصوري أنا عارف كده طب أصبر بقى خلينا نطبق <تصفيق> القعدة دي خلينا نطبق <تصفيق> القعدة دي <تصفيق> واحد جه راح قايل والله في واحد عندي بيرى الصيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرح جه قال اللي بالوصف ده يبقى حوالي <تصفيق> العلماء قالوا عليه كذا ما دي النقطه بقى النزاع ما يكونش فين تمام تمام النزاع فين خليني بس اكمل النزاع مش في تنزيل الحكم على الوصف الآن لان انت هتلاقي الكلام في ده في كتب العقيده إنما النزاع هيبقى إن توصيفك ده مظبوط ولا طمع طمع توصيفك ده مش مظبوط نحن لا نسلم أن عاوز اقول لحضرتك نحن لا نسلم ان القاعده خرجت على الأمة بالسيء هناك هناك شيء مهم وهو التثبت من أنا أود فقط يا شيخ علاء ان ابين ما هي دي النقطه أنا أود أن أبين أخجل الله صلحت أنا أود أن أبين أن هناك فرق بين الخارج على الشريعة والخارج على السلطان الخارج على الشريعة تنازع العلماء في كفره والخارج على, الس... على الشريعة سأوضح الخارج على الشريعة تنازع العلماء في كفره أما الخارج على السلطان فبالإجماع مسلم وإن كان عاصي بالخروج لكنه مسلم وهذا فرق مهم بين الخوارج. على الشريعة والخوارج على السلطان الخوارج على الشريعة هو الذي يخرج على شريعة من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالرد أو بالتعطيل كالخوارج عندما استحلوا دماء المسلمين إلى آخر مكانه منهم تمام؟ أما الذي يخرج على السلطان قد يكون خارجا وهو صاحب الحق كالحسين وكأصحاب الحرة وهذا مكتاد له أجرين وقد يكون خارج مكتهد مخطئ وله أجر كما كان ما بين الصحابة، وقد يكون خرج لدنيا يبتغي دنيا، خرج قتال نجله من, من أجل دنيا، هذا خرج وحكم عند العلماء أنه فاسق وليس بكافر. أما الخوارج على الشريعة تنازع العلماء في كفرهم، منهم من قلب الكف، ومنه من لم يقلب الكفر. مش كده؟ إذا لا يمكن أن أقول أن كل من خرج بالسيف يبقى من الخوارج. مطلقا لا. هو السؤال مطلقًا لا السؤال إنما الخوارج وده ابن البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق نحن نعلن بها منك السؤال بقى لما لم تدخل بها اللي ما لم تلما أنك أعلن اللي ما لم تدخل بها ولما أدخلت الخوارج على, على السطات يا دكتور يا دكتور يعني يا أخي أحمد أنا لما كلمت عن ال المقالة بتاعت الجهاد وأشرت إلى من يحت من ينتحل منهج الخوارج ومنهج الروافض وردت كلمة كف وتكفير ليس يعني أنا قلت أليس في الأمة من يرفع هذا اللواء إلا بعض من ينتحر المنك الخارق ومنك الرافض من حزب الله والطائفة؟ طب يا دكتور كلام سبائك المحترفين يا دكتور أنا بس هلك كل اللي يؤمن مسلمين وعمان طيب طب عفواً دكتور أنا أريد لا يقوم على أوساط أريد أن أتكلم الحوار حوار ببغوات كل واحد يعني أريد أن تتهذنا بالخروج ولا نرد يا دكتور جمال لكي يكون الحوار مستقيما وأنت صعيدة أنا أحبك وأنت صعيدة اه لا اخواني يا من المسلمين يا شيخ فك... أتفكر... دكتور انت يا دكتور جمال ليا دكتور جمال يا شيخ احمد انا فهمتك يا أخي دكتور ولا جبت ولا اتهمتك ولا قلت طب لحظة دكتور سني جمال إن انا لسه لي حوار قبل ولكن لكن هو القضية احنا هو هو ما لمته ما الحوار بدأ هادئا جميلا حينما طب اسمعنا دكتور الحوار بدأ هادئا وجميلا حينما تكلم الشيخ أحمد في البداية وتحدث ما وقال ما عنده والكل سكت وسمع حينما تكلم الشيخ دكتور جمال بدأ الشيخ أحمد يتكلم من هنا إلى هنا الشيخ علاء إلى آخره أنا للأسف أنا بقول أن كثير وأنا أتكلم بنضي من يشاهدنا الآن كثير ممن يتابعونا يتابعون لم يعرفوا شيئا مما قلناه طوال هذه الفترة السابقة نريد أن نحدد نريد ما <تصفيق> يا السزمة لا الأمور تشعبت والأمور تفرقت والأمور تنوعت ودخلنا في محاور كثيرة نريد أن نحدد النقاط التي سنتحدث فيها نعم. وكل له يكون له وقت معين ونتحدث فيه تتكلم لا تقاتع أحد حينما ممكن ممكن الدكتور جمال يتكلم لا تقاتع حينما تكلم الشيخ علاء يتكلم لا تقاتع حينما يتكلم الشيخ جلال وحضرتك لا تقاتع أحدا نعم. اتفقنا اتفقنا بعد الفاصل مشاهدنا الكرم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل عنوان حوار هادئ مع فكر الجهاد بنعتذر عما تم من خلال الفقرة الأولى والجزء الأول في هذا اللقاء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السدادة والتوفيق يا رب العالمين مشاهدين الكرام كان معنا في الفقرة الأولى في الجزء الأول من هذا اللقاء فضيلة الدكتور جمال المرقبي ولكنه انصرف لظرف خاص بسفره خارج القاهرة بنرحب مرة أخرى بالشيخ أحمد عشوش أهلا وسهلا الشيخ جلال, جلال الشرقاوي أهلا وسهلا أهلاً الشيخ علاء أهلا بحضرتكم اتفقنا مشاهدين الكرام على تحديد المحاور طبعا الموضوع الكبير في البداية المحور العام هي القوانين الوضعية تكلمنا فيها في الجزء الأول ولا نريد أن نعيد ما ذكرناه في الفقرة الأولى اتفقنا على تحديد المحاور التي سنتكلم فيها في هذه الفقرة في هذا الجزء ألا وهي حكم تعلم القوانين عمل القاضي القضاء القائم الآن شرع أم هذه هذه المحاور التي سنتكلم فيها بإذن الله رب العالمين تفقنا على أن يكون كل متحدث يتحدث في مدة معينة محددة هي 3 دقائق كل شخص يتكلم 3 دقائق الشيخ أحمد وفضلت الشيخ جلال ثم يأخذ الشيخ علاء سعيد 3 دقائق و3 دقائق يأخذ 6 دقائق بإذن الله رب العالمين وأتمنى أن نلتزم بذلك ومن أجل أن يستفيد كل أحبابنا وكل مشاهدينا من هذا الحوار أبدأ مع الشيخ أحمد فض. الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفوا صلح بعضهم صلح. أود أن أعرض لقضيتنا من التكفير بصفة عامة الآن فأقول أننا بفضل الله تعالى لا نكفر المعين إلا بثلاثة أمور الأول أن يأتي سببا مكفرا قول أو فعل مكفر الأمر الثاني أن تتحقق شروطه الأمر الثالث أن تنتفي موانعه فنحن لا نكفر المعين إلا بهذه الشروط الثلاثة وجود السبب المكفر من قول أو فعل تحقق شروط وانتفاء الموانع هذا فيما يتعلق بأحكام المعينين أما في أحكام الطوائف فتختلف فالطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة لها حكم هذه الطائفة تكون طائفة مرتدة بثلاثة شروط الشرط الأول أن تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة الأمر الثاني أن لا يكون لها تأويل سائر في الجملة الأمر الثالث أن تمتنع بشوكة بمعنى أن الشوكة تمنع من بحث الموانع وجود الشوكة يمنع من بحث الموانع وهذا سنتعرض له بالتفصيل في كلام شيخ الإسلام وفي كلام غيره من العلماء فبداية أود أن أقرر لأولئك الذين يتهمون الطيار الجهادي بصفة عامة والسلفية الجهادية بصفة خاصة بأنهم من الخوارج أنهم مخطئون وأنهم يجرحون بالاتهام الباطل الذي لا أساس له من الحقيقة فنحن كأهل السنة تماما لأننا نعتقد عقيدة أهل السنة في كفر المعين فنحن لا نكفر المعين إلا بوجود ثلاثة أشياء تمام السبب المكفر وتحقق الشروط وانتفاء المانع. تمام شق. جلال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة بس تعقيب سريع كنت أود أن يكون الدكتور جمال موجود معنا أنا لا أتفق معه فيما ذهب إليه من توصيف بأن القاعدة خرجت على أمة الإسلام بالسيف ومن طلاقا من هذا وصفهم بأنهم خوارج أرى أن هذا اتهام باطل وظالم القاعدة لم تخرج على أمة الإسلام بالسيف بل بالعكس هي التي تذود عن أمة الإسلام ولا أدعي أنها وحدة وإن كانت في الطليع وفي المقدمة ولها النصيب الأوفر فهذا أمر هام وقد يأتي تفاصيل تعليل ذلك بإذن الله تعالى الكلام عن القوانين الوضعية متفق عليه أن هذه القوانين الوضعية كفر بواحي يعني لا خفافي أو المدورة بالنسبة لقضية المعين أضم صوت إلى صوت الشيخ أحمد تكفير المعين يكون بعد سبوت شروط وانتفاء موانع نحن نعتقد في ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة لا نختلف معهم في أي شيء من ذلك وما ذكره أيضا الشيخ أحمد في مسألة الطوائف هو ما عندي أيضا يعني م. فليس عندي إيه جديد في هذا الأمر يعني تمام الشيخ علي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فرق بين أن أقول أنا أعتقد كذا وهذه الأسباب هي التي عندي تكفر وممكن أقول أنت قلت القواعد لكن كواقع خالفت هذه القواعد فلذلك أنا عايز أقترب منك أكثر وتقول لي أنا قلت بتقول في المعين لازم يجي لي سبب مكفر سواء قولة أو فعل وسواء قولة أو فعل أو اعتقاد خدت بها لك ماشي يبقى أول حاجة سبب اتنين بتقول لي تحقق الشروط أنا عايز أعرف إيه هي الشروط اللي عندك تنتف الموانع عايزة اعرف ايه هي الموانع اللي عندك وهل تحققت هذه الشروط وانتفت الموانع في الاجهزة القائمة الموجودة الان التي تحكمنا وكيف تتعامل معها مسألة تعرض لمسألة الطائفة الممتنعة تسمى كده في الشريعة الطائفة الممتنعة عن شريعة من الشعائر هو بيرى ان هذه الطائفة تعد مرتدة عن الاسلام لو امتنعت عن اي شعيرة يعني تخيل مثلا ان مثلا امتنوا عن شعيرة دي مش من لازم حكم يكون واجب لا الزان مثلا على قول الجمهور مستحب خلافة مثلا للحنابلة اللي بيقولوا بوجوب بس ده اسمه شعيرة فين من شعائر الإسلام لو انهم امتنوا عن الزان انا عايز اطبق الكلام اللي انت بتقوله لو امتنوا عن قادي شعير امتنوا عنها الشيء الثاني قال ما عندهمش تأويل سائخ الشيء الثالث عندهم منع وعندهم قوة يقدروا يحموا انه مش هيعملوا الكلام ده هو بيقول الطائفة دي تكون مرتدة عنده لبعض كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنا عن نفسي عايز ينقل هذا الكلام عشان هنقش في فهمه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهل فهم كلام شيخ الإسلام فهما صحيحا ولا لم يفهم فهما صحيحا نعم. المسألة بتاعة القوانين والشرائع ملخص اللي احنا بنقوله وبنعتقده إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ينقنون بنقول كل الكلام ده لكن أنا عندي كل القوانين الموجودة دي تنقسم لأقسان القسم الأولاني هو من شريعة الله هذا القسم لا أتكلم عنه اللي من شريعة ربنا في القانون أنا لا أتحدث عنه اتنين بل بالعكس هذا الذي ينبغي أن أخذ على وأن أدين له ولا أتكلم الآن عن طريقة تطبيق هذا القانون وكيف وصل لهذه المسألة اتنين هناك جزء مساحة في الشريعة الإسلامية بتعطيني حرية في تفصيلات القوانين ما عنديش مشكلة يعني تفاصيل قوانين المرور تفاصيل بعض القوانين ما عنديش إشكال عندي في الإسلام إن وضعت هذه القوانين بما يحمي الضرورات اللي موضوعة والقواعد اللي موجودة عندي في شريعة الإسلام أنا عندي مثلا حفظ الدم فيجي يقول والله أنا عندي اللي بيتخطى السرعة أو اللي بيأتي بطريق مخالف هنعمل له غرامة كذا وهنعمل له كذا ما عنديش مشكلة في هذا القانون أصلا عندي في الشريعة ما فيش مشكلة الشيء الثالث عندي مساحة في بعض القوانين فيها تخيير خدت بالك وهتعرض للجزء اللي فيه تخيير ده لو اختارت الأم جزء من, من الأجزاء من هذه الأحكام ما عنديش فيها مشكلة إنما المشكلة عندي في أنه جزء في القوانين الجزء الذي يصادم يصادم القوانين الشرعية الجزء الذي يصادم القوانين الشرعية مجرد أن الإنسان يضع هذا القانون هذا بيصادم حكم الله تبارك وتعالى في هذه الجزئية ويبقى ال إننا أدين بهذا الحكم في القانون الوضعي هذا من الكفر هل ينطبق هذا على المعين ومتى ينطبق على المعين هذا الذي سنسمعه الآن هذا الذي سنسمعه الآن في التفصيل يبقى لحظة دقيقة طيب أعود للشيخ أحمد م. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين في بعض أنا أولا سعيد ان الشيخ علاء يناقشني ويثبت خطئي في فهم كلام شيخ الإسلام م. وأود من الشيخ علاء أنه يثبت هذا الخطأ بالفعل وإن شاء الله يعني الحقيقة تتبيننا على طولة المناقشة أقول أن هذا القانون القائم ليس كما فصل الشيخ علاء لأن هذا القانون هو التزام لغير الله م. لأن الذي قام على وضع القانون نصارى وألزم به على أنه حكم بشري وليس حكم الله عز وجل ولذلك التفصيل الذي قاله الشيخ سعيد الشيخ علاء تفصيل مردود إلا فيما تعلق بالجانب الذي تركوه ولم يدخلوا فيه وهو جانب الأحوال الشخصية وهذا خارج المسألة أما باقي القانون كله فبطل ومردود ولا يمكن قبوله وأنا أود من الشيخ علاء أن يجيب على الشيخ أحمد شاكر فيما سأنقله الآن الشيخ أحمد شاكر يقول ان الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح نضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذرة لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أول شيء العمل إيه؟ بها بيها. أو الخضوع لها هذا الثاني وأود من الشيخ الأن يفسر أو إقرارها ويقول الشيخ فليحذر أمرئ لنفسه وكل أمرئ حسيب نفسه ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغ ما أمروا بتبلغ غير موانين ولا مقصرين سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصره أني جامل وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقوين ألا فليقول ما شاء فما عبئت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول أقول للشيخ علاء سعيد نريد منك في كلام واضح وبين هل يجوز العمل بالقوانين التي تراها مخالفة للشارعة الإسلامية هل يجوز أن يتولى القضاء رجل مسلم في ظل هذه القوانين هل ينبغي التسليم بأن القضاء القائم والحاكم بها قضاء شرعي؟ كل تمام. هذه أسئلة موجهة للشيخ شكرا أريد أن أنقل بقية كلام الشيخ بعد الـ في الـ الشيخ, الـ الشيخ عحمد شاك حينما أأتي إليك مرة أخرى الشيخ م. جلال و معذرتنا بس على كلام الشيخ علاء سريع لما استعرض القوانين الوضعية وأقسام القوانين الوضعية وذكر أننا لن تعرض للقسم الذي لا يخالف الشريعة وأن هناك قوانين يعني لا تتصادم مع الشريعة قوانين المرور الحقيقة أن القضية يعني معذورة للشيخ لا لا تعرض كذا القضية تعرض هل نحن أعلننا أننا نخضع لله سبحانه وتعالى في التشريع أم لا أم أن التشريع في بلادنا يسير وفق ما تقرره الأغلبية لا. سواء هذه الأغلبية وافقت الشريعة أم خالفة الشريعة هذه ملاحظة بالنسبة لكلام الشغلاء تعقيبا سريعا استكمالا لما ذكره الشيخ أحمد عشوش في مسألة يعني كلام العلماء حول القانون الوضعية أنا أنقل نقل سريع جدا عن الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله فيقول معلقا على كلام ابن كثير على مسألة الياسق والياسق ده معروف أنه كتاب وضعه جينكيس خان للتطار كانوا يتحكمون إليه من دون الكتاب والسنة ومعلوم برضك للمشاهدين أن التطار بعد أن غزوا بلاد المسلمين دخلوا في الإسلام وكان منهم من يصلي ومن يصوم ولكن مشكلتهم أنهم كانوا يتحكمون إلى هذا الياسق أو الياسة فيقول الشيخ محمد حمد الفقي ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمه علما علما وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله صلى عليه, وسلم. عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها انتهى كلامه رحمه الله, الله وانتهى الوقت تمام أعود الشيخ, جل... الشيخ علاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أنا وأنا بذكر تفاصيل القوانين قلت من ضمن كلامي وهو مسجل خدت بالك قلت أنا ما بتكلمش على طريقة إلا أتد بها الأحكام إنما أنا بتكلم فين الجزء اللي أنا بخلفه وأنا أول ما ذكرت قلت إن الحكم إلا لله وقلت أفحكم الجاهلية يبغون ونحو ذلك وإن تحكيم الشريعة أو, التحكيم أو التحليل والتحريم هذا حق لله سبحانه وتعالى له الحكم إلي ترجعون وكلمة له الحكم قدم فيها الخبر على المبتدا اللي هو له فيفيد الحصة لكن أنا بقول نقطة مهمة جدا لما بنيجي نتكلم على واقع عملي عشان الناس تفهم. أنا بتكلم على أنا القانون فأنا قلت خلاص التحليل والتحريم حق لله في جزء مسكوت عنه في الشريعة الإسلامية بقول مسكوت عنه في الشريعة الإسلامية موجود عندي كقواعد عامة القواعد دي لو دخل حد يفصلها قلت الكلام ده ما يخالفش شريعة ربنا م. سبحانه وتعالى النهاردة لو أنا بقول إن الحكم إلا لله وبقول الحاكمية لله سبحانه وتعالى وقلت في جزء عندي في جزء عندي مديني مساحة إن أنا أبدأ أحط بعض التفاصيل في هذه القوانين قلت يبقى ده مش هيخالف حكم ربنا سبحانه وتعالى خدت بالك لأن عندي نصوص إيه؟ نصوص عامة الشيء الثاني. قلت الجزء اللي موافق عندي في القانون هيفضل زي ما إيه زي ما هو قلت في جزء فيه تخيير موجود وفي مساحة موجودة زي المسائل الفقهية اللي كان بيتكلم عليها الشيخ جمال يا طرح هناخد بأنه قول من الأقوال وهنلزم الناس بأنه قول من الأقوال ونحو ذلك إنما فيه الجزء اللي هو إيه يعارض فأنا معاكم إن الخضوع اصلا في الحاكمية لكل كل الله سبحانه وتعالى لكن بفصل هذه القوانين عشان بفهم المشاهد نهين ليتوافق عليها في الشريعة ونهين اللي ما يتوافقش عليها في الشريعة مش بتكلم الان على انها ان انا بقر ان الحاكمية تبقى البشر وان البشر اذا اقروها تنفذ على الناس والبشر اذا لم يقروها لم تنفذ على الناس بدليل ان انا قلت في جزء لو صادم الشريعة قلت الجزء ده اللي هيبقى الكفر يبقى منين انا بقر اصلا حكم الأغلبية وانا بقول كدا انما بقول فهم الناس انهي قوانين اللي هتقر وأنهي قوانين اللي مش هتقار أنهي قوانين اللي هيكون عندي فيها مساحة وأنه قوانين اللي مش هيبقى عندي فيها مساحة الشيء الآخر انه الشيخ أحمد بيكلمني على مغوانين ولا الشيخ جلال بيتحدثني على الشيخ حمد الفئي انه قال وقال وقال كل النصوص اللي انتو بتقولوها أنا مش مخالف فيه لانه ما زال بيحكم على ايه على وصف وانتو قبل الفاصل ذكرتوا لي ان الحكم على الوصف طلامة في سبب للتكفير او عندي دليل بالتكفير بحكم على الوصف باطلاق ان ذا كفر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال على المتبرجات الانهن فانهن ملعونات <تصفيق> الان الوصف لكن لغاية دلوقتي احنا عايزين نتكلم على المعين فانا عايزكم تنزلولي على المعين لان تنزلكم على المعين هو اللي خلى فيه عامل عمل يخالف الجماعات الإسلامية اللي بتخالفكم والطوائف الإسلامية اللي بتخالفكم أنا دلوقتي الشيخ أسامة بن لادن ولا الشيخ أيمن الزواري ولا المجموعة تنظيم القاعدة ولا المجموعات اللي بتنتمي للسلفية الجهادية لا تقوم بهذه الأعمال التي تعملها بناء على وصف إنما بناء على وصف وتنزيل أحكام. إيه اللي خلاه يحكم إيه اللي خلاه يعمل التنزيل الأحكام فأنا عايز أسمع منكم دلوقتي أنت نزلت الأحكام إزاي فأنا مش عايز أجي أقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون يقول ابن كثير كذا ويقول القرطبي كذا ويقول كذا لسه لسأيلين لي أنا عندي ثلاث حاجات عشان أكفر المعيد ايه هم التلات عاجات قلت لي سبب مكفر اتنين عندي اقامة حجة تلاتة انتفاء موانع لي اقامة الحجة وانتفاء الموانع وحكم لي على العين عشان تقول لي انت بتعمل ايه وبتنفذ ايه والعمل ده تمام. تفر الشريع ولا لا تفر الشريع أحمد. <تصفيق> الحمد لله وكفى والسلام على بعض الذين اصطفى بعض لست أدري لماذا لم يوجب الشيخ علاء على الأسئلة التي وجهتها اليه وانا استنتجت من كلامه قولا لست أدري انا مصيب ام مخطئ؟ هل الشيخ علاء آه. سعيد لا يقر حق التشريع للمجالس التشريعية أم لا هل تقر حق التشريع للمجالس أم لا أنا أتنازل وأعطيه للإجابة طيب على سؤال تمام رد الشيخ علاء الشيخ احمد بيسأل سؤال اللي احنا كنا عايزين اصلا نجاوب عليه من ضمن أسئلته اللي هو بيقول ان أنا ما جاوبتش عليها وهو ما جاوبش على الأسئلة اللي أنا قلتها له في اول ما قعدنا لما قال لي أنا بقول لي في المعين ثلاثة سبب مكفر وشروط وانتفاء موانع قلت له عرفني الشروط وعرفني الموانع لا عرفني شروط ولا عرفني موانع ولا أنا سي سي تمام. تمام ان شاء إن الوقت لا كلمني على شروطه ولا كلمني على موانع. م. لما جي يوجه لي سؤال بيقول لي هل يجوز العمل بالقانون المخالف؟ هلا طب ما هو دي المسألة اللي احنا عايزين ننتقل إليها هو أنا اللي هجاوب والتنزيل الحكم أنا اللي هقول على تنزيل الحكم دلوقتي أنا اللي بقول لك هو الوصف عندي ثابت أما تنزيل الحكم محتاج أقمت حجة وانتفاء مو... موانع. أنا عن نفسي أنا عن نفسي لا أقمت حجة ولا ولا ولا قلت. أنا أعيد تمارين. عفوا نشرح. أنا مم. سؤالي أظن أظن, أظن أظن السؤال اللي الناس سألهم هو السؤال واضح خليني ما أنا بجاوب عليه أنا بقول, بقول دلوقتي أنا مم. بالنسبة لي ما أقامتش حجة وبقول إن في موانع مم. ربما تكون عند هؤلاء الناس فما أقدرش أنزل حكم على عين قاضي جنائي أقول القضاء في الجنايات دول مرتدين عن الإسلام طب يا عم مرتدين عن الإسلام ليه؟ أنت رحت وكلمتهم وأقمت الحجة وأقمت الحجة والشروط اللي أنت بتتكلم عليها وانتفت الموانع ولا لا ده باتكلم في قاضي فضلا عن محامي بيطالب بتنفيذ هذا القانون فضلا عن ورية أمر أو غير تمام الشيخ جلال نعم ومعذرة برضو السؤال بعد إذنك الشيخ جلال ممكن السؤال ما جهبتش عليها شيخ اللي هو أنا بأسألك المجالس التشريعية لها حق التشريع أم لا سيرد حينما نعود إليه الشيخ جلال معذرةً الشيخ علاء برضو بس إيه تعقيب سريع لما يتكلم من المشكلة ودي فعلا ممكن مكمن المشكلة قد تكون أحد جوانبها لما بيحصل تنزيل الأحكام على الإيه المعينين بس أنا عاوز ألف تنظر الشيخ علاء بردك المشاهدين لو أن أحد بعد ما اتفقنا على أن هذا الفعل كفر نزل الأحكام على الواقع هل يوصف بأنه خوارج يعني أنا مثلا اتفقت أن حسن مبارك يفعل الكفر حسن مبارك يفعل الكفر يشرع من دون الله عز وجل يحارب الإسلام والمتدينين ويعذبوا مسجنهم من أجل دينهم هذا فعل هل لو أحد الإخوة أو دعنا من الإخوة العلماء قرروا أن يكون كافر بعينه هل هذا يكون مبرر لوصفين بأنهم خوارج على افتراض والتنزل بأنهم أخطأوا في تنزيل الحكم على الافتراض والتنزل بأنهم أخطأوا في الحكم يعني كأن سؤالك اللي أنت بتسأله بتقول إن في فعلة معينة مكفر أو قولة معينة مكفرة ده. زي ما تفعل... أنت زي ما قلت حسن مبارك زي ما قلت حس منبارك. أو أخوتك. انتهيت نعم. من كلام حضرتك؟ تمام تفضل. أما بالنسبة لمسألة حق التشريع. الرد أر على كلام ش. الش... أما بالنسبة حق التشريع حق التشريع خالص لرب العالمين سبحانه وتعالى. م. هناك أشياء هناك أشياء. تركها رب العالمين للأمة وليس معناها إن الأمة تشرع لنفسها إنها محق التشريع خالص لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده وهناك أشياء تركت للأمة وهي تنزل تحت القواعد العامة اللي موجودة في الإسلام عشان ما يتقلش الناس بتشرع من دون, من دون الله ده جبتي على سؤاله أما بالنسبة لكلام الشيخ جلال وهو بيقول لي لو واحد قال أن الفعل دي كفر وجي في التنزيل أخطأ في التنزيل هل ترى نتكلم ن ناسهم هؤلاء الناس بالخوارج ولا لا أنا بالنسبه عندي اللي أنا بعتقده إن الخطأ في التنزيل من الخلاف السائر. الله. بقول الخطأ في التنزيل من الخلاف السائر وأضرب لك أمثلة في الأم الحجاج الثقافي وإن كان بعض العلماء بيقولك مش مختلف فيه لا مختلف فيه لا. مختلف فيه لا. الشعبي مكفره سعيد بن جبير بقوله يبقى مختلف فيه. بقول في نعم. نعم. فيه من أهل السنة نعم. وبالرغم من ذلك لا الحسن البصري ولا أنس بن مالك ولا عبد الله بن عمر قالوا للتنين دول انتو كذا ولا دول قالوا انتو كذا فأنا بقول إن ده من الخلاف السائغ المأمون في عبر التاريخ مجموعة اختلفة فيه خذت بالكم طيب بالنسبة للكلام اللي أنا عايز إن إحنا نستغل الوقت فيه هو ننزل بقى على الواقع. عايزين طبعا. ننزل على الواقع طبعا. عشان نفهم الناس اللي بيتعمل من قبل السلفية الجهدية بيتعمل ليه؟ م. بناء على ان الناس دي اتخادت الحكم الوصف ده راحت مطبقه على الاعيان دي بدأت تعمل العمل ده م. ابدأ انا اكلمك بقى فقولك هل انت خلفت اهل السنة؟ ولا ما خلفتش اهل السنة في الكلام الانت؟ هل انت فهمت الكلام صح؟ ولا ما فهمتش الكلام ايه؟ الكلام صح؟ خدت بالك ما اعتقد ايضا خدت بالك لكن انا برجع بقول تاني علشان يبقى الامر واضح الخلاف السائغ في مسألة التنزيل من حيث واحد بيقول ان ده لم ينتفل عنده المانح والتاني بيقول لا ده موجود عنده, عنده ده موجود عنده جهل لا ده ما عنده جهل خدت بالك طيب يبقى ده انا بقول عنده مانح واحد تاني يقول ما عنده مانح لكن تخيل لو انا جيت ورحت ساحب شيء أنا اللي حطيته بقى المانع مم. أنا وضعت المانع أو الكلام ده هجأ لك أنت غلطت هنا وطبقت القاعدة إيه مم. وطبقت القاعدة غلط مم. أنت واخد بالك مم. وليس معنى كلمة خلاف سائغ أن أنا منكرش عليك مم. مم. لا, لا إن في خلاف آه بانكر عليك لك أنت غلطت في التوصيل تمام. كذا وكذا وكذا آه. طيب الشيخ أحمد الحمد لله وكافة وسلامنا للعباد الذين أصطفوا بعد أنا أود صدر الشيخ خلاق التاسع ويعني أن لا يغضب <تصفيق> النقاش وال والتحاور لأ هادي وجميل. <تصفيق> أود أن لا يغضب أنا كنت أود بس أن نحن بنقرر حقيقة أن ليس لمجلس الشعب الحق في التشريع فيما لله عز وجل حكم فما كان لله عز وجل فيه حكم يبقى لا ينبغي أبدا أن يكون للمجلس فيه حكم وهذه مسألة قادة نحن اتفقنا عليها وجزا الله خير أعود مرة أخرى لمسألة القانون والمتعلق بها اللي هو القضاء وغيره. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. أفاجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد الصادر عام 1949 هو وهو القانون الحالي الحاكم الآن. أو يجوز لأب أن يرسل أبنائه. لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالماً كان الأب أو جاهلاً يبدأ في الشيخ أنه يريده تمام الشيخ فقم تعني يقول أ feature أذن؟ مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالماً كان الأب أو جاهلاً أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل, في ظل هذا الياسق العصري هو القانون الحالي وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبأن طاعته وطاعة رسوله الذي جاء به واجبا قطعية الوجوب في كل حال ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذا الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة هذا هو موقفنا من القضاء نحن نعتقد أن مؤسسة القضاء المصرية مؤسسة باطلة وكل ما ينتج عنها من الأحكام باطل لا يجب طاعته ولا الإقرار له بناء على ما يقول الشيخ أحمد شاكر في هذا الكلام الذي نقلته وأنا أود أن أسمع رأيي الشيخ علاء سعيد في هذا الشيخ جلال في البداية نعم بالنسبة لما ذكره الشيخ أحمد عن نقل عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فهذا هو ما أدين الله عز وجل به وأنا درست في كلية الحقوق ولا أعمل بالمحامة ورفضت العمل بالمحامة احتقارا وازدراءا للقانون الوضعي وللقائمين عليه وللمروجين له يعني أنا رفضت العمل بالمحامة لم أعمل بالمحامة مطلقا وأنا أنصح شباب المسلمين باعتبار درست في هذه الكلية من قبل أنصح شباب المسلمين ألا يرسلوا أبناءهم إلى كلية حقوق لا يتعلموا القانون ولا يشتغلوا في مجال المحامة لأن القوانين الوضعية في اعتقادي الجسر إلى جهنم لا بأس أن يطلع المتخصصون على القانون الوضعي من أجل أن يظهروا عواره وبطلانه للعامة والأجل الاخرى. وهذا ما كان يفعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان يبصر العامة بحقيقة القانون الوضعية ونافح في ذلك أعظم المنافحة وبين أن كفر بواح لا خفاء فيه ولا مضار. يبقى لك دقيقة. تمام. الشيخ على نريد الرد على مقاله. لا أدري لماذا لا يصرحون بالحكم على المعين. سا سا إلى ال. لا سا سا سا سا نجيب لك دماغ أتكلم المقدمات الآن. أنا أنا إحنا اتفقنا على إن القانون الوضعي. لا بأس أشح على أن أن نعمق المقدمات. مسمو ما أنا بعمق المقدمات أصلًا اللي أنتوا بتقولوه نتائج لمقدمة. فنسمع المقدمة لا الأول بشي النتيجة الان الان انت الان انت أنا سمعت كلامك ده كلا وقتنا فضل فضل فضل إحنا أنا سمعت كلامكم وانت بتقول لا ينفع العمل وري واحد قال لا ينفع العمل بالمحامة وانت قلت الأحكام القضاء باطلة وقد عارف إيه إنت قول باطلة وما ينفعش وكذا وكذا إلا بعد ما ابني الحكم لا إنت جتجيب لي نتيجة الأول يا شيخ تمام نسمع بعض بتجيب لي نتيجة وبعدين تيجي تقول لي أنا بقول مقدمة أنت ما ذكرت ليش مقدمة أنت هدمت مؤسسة القضاء مرة واحدة هدمت المحامة مرة واحدة هدمت الجماعات بتاعة القانون مرة واحدة وأنا بقول لك أنت بتجيب لي نتيجة من قبل الحكم قل لي أنت بتحكم عليهم بإيه عشان أنا أفهم أنا عندي قاضي موجود عندي قاضي بيحكم في قدامه مواد المواد اللي قدامه في جزء منها شرعي في جزء أو في جزء منها لا يخالف الشريعة وأنا عارف هنرجع تاني هي جات إزاي وبيحكم إزاي يبقى خلاص كل من له حق عند أي حد جماعة ما تروحش للقضاء اللي يغتصب من حد حاجة ما يروحش واللي يسرق من حد حاجة ما يروحش واللي ياخد أرض حد ما يروحش واللي يقتل حد ما يروحش واللي يعمل مش عارف ايه ما يروحش ليه اصله خلاص اللي الدنيا دي كلها بقيت, بقيت بايزة بقول الاحكام مش كده والدنيا مش كده والفتوى مش م. على كده القاضي اللي بيحكم ده بيحكم انت وضحت له ايه القاضي ده عندك كافر ولا مسلم هل هو قاضي كافر عشان كده مش عايزهم يروحوا ليه ولا هو قاضي عندك مسلم فنيجي نقول والله اخذ بالك احنا بننبهك للحكم الفلاني والفلاني, والفلاني طب هو حكم مسلم لما حكم بشيء لا يخالف الشريعة هيبقى حكم ايه وهو ورجل لم لسه معقمتش عليه حجة ولا لسه عملت مع حاجة واحد دخل يتعلم القانون وانت دخلت تتعلم القانون ممكن من أجل المقارنة الناس اللي بتقارن الآن بين القانون الوضعي والقانون والقانون التشريعي افرض واحد دخل عشان يجيب حقوق ناس في ما له فيه حق وفيما لا يخالف الشرع بتحرموا بناء على إيه؟ بتقول إن ده لا يجوز بناء على إيه؟ وأنا مش هقدر أتوصل للحق إلا بهذه الطريقة. لذلك أنا عايز أعرض كلمتين ال... إلياسق والياسة عشان الناس تتصور يعني إيه القانون اللي كان موجود ده؟ أول حاجة جينكيس خان كان مشركا بالله أصلاً. يعني الراجل كان مشرك بالله سبحانه وتعالى وكان يعبد معه غير ولم يكن مسلم كان كفر أصلي الياسة ده عبارة عن خليط ملفق ما بين اليهودية والنصرانية وشيء من الملة الإسلامية وأهواء لهذا الرجل ثلاثة المتحاكمين إليها أو الحاكمين بها يقدمونها على شرع الله بيقدموه على شرع الله المنزل على محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم أو ينسبونها لله تعالى مين اللي قال الكلام ده؟ قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد رقم 28 في صفحة رقم 523 قال يجعلون دين الإسلام اللي هو الياسق اللي هم بيستندوا إليه عشان يفهم الناس يعني إيه إن القانون الوضع داية؟ على للياسق يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى وأنها كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين المسلمين وقال أيضا أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس الموضع بعدها بسطور حتى إن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم ولا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام وقال أيضا في مجلة 28 صفحة 521 قال كان كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب المسلمين ويتقرب إليم بأن مسلمون فقال هذان آيتان عظيمتان جاء من عند الله محمد وجنكيز خان اللي أنا عايز أقوله إن الياسق ده لما جيت حط هو بيتكلموا العلماء بيتكلموا على إنه كفر ليه لإن الناز دي لما اعتقدت اعتقدت حاجة من اثنين يا إما اعتقدت زي ما بقول شيخ الإسلام اعتقدت ان الكلام ده من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني إن واحد يقول إن القانون الوضع الموجود ده من عند مين؟ من عند ربنا الشيء التاني ييقدمه ويجوزه بالك مع شريعة ربنا الوقت؟ آه الوقت الشيخ أحمد الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى بعض لقد اعتدت أن أستمع إلى الشيخ علاء وهو أكاديمي وهو يسرد سردا علميا أنه يرد رد عاطفي أو يحاول تهييج الجماهير في مسألة أنه له حق يا جماعة روح محدد شاخد وكلام زي كده ليس النقاش هكذا وبالحقيقة يا شيخ علاء التهييج لا يأتي بالنتيجة لكن أنا بأسألك سؤال محدد هل يجوز لي أن أقبل ما يخالف شريعة الإسلام بما أعلم أنه باطل كاستحلال الزنا هل هذا مقبول القانون وأنت أيضا لم ترد على كلام الشيخ أحمد شاكر الذي قال أن العمل بهذا القانون وهو أعلم منك به لأنه كان مستشارا ورئيس محكمة السئناف بالنسبة للأحال الشخصية ويعلم القانون الوضع بالتفصيل ولم يفصل ما قلت هو قال العمل بهذا القانون كل القانون سأنقل بقيت كلامه قال القانون ده العمل بباطل لا يجوز تعلمه ولا العمل القضاء به وقال أن ولايات القضاء في ظله باطلة هل تخط أحمد شاكر في مقال؟ هل تقول أن كلامه مطلق يحتاج التقييد وانت ستقيده؟ أما الذي تكلمت عنه من كلام شيخ الإسلام في فتوى تطار فهذا سنأتيه بالتفصيل لكن أنا أحب أن أبين لك مسألة مهمة جدا أظن أنك أخطأت فيها وهو أن الذين وضعوا القانون المصري قدموه على الشريعة وإليك الدليل يا أخي هذا هو المادة الأولى من القانون المدني القانون الحق بعنوان القانون الحق مادة أولى تأثر النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يجد نص تشريع لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقاعدة العدالة. هذه المادة عرض رزق الصنخوري وأخرى فيها الشريعة المرتبة الثالثة وقدم عليها القوانين الوضعية تقديم اعتقادي، سأنقل كلامه الآن. وسأنقل رد الشيخ التدي عليه وبين حكم هذا التقديم الذي قدمه ونعي العلماء علماء المسلمين على الصنهوري أنه قدم القوانين الوضعية والشرائع الجاهلية على نعم. شريعة الإسلام. بعد العودة إليك مرة أخرى، الشيخ جلال. مم. نعم. هو معذرة بس بالنسبة للشيخ علاء مسألة العمل بالمحماة على سبيل بردك أن تكلمت في المرة الأولى أود عن استدراك سريع هو نصيحتي للشباب بألا يذهبوا إلى قليلة الحقوق وألا يتعلموها وألا يعملوا بالمحماة أنصحهم بما أدين أنا به لله عز وجل وبما أبعد به نفسي عن يعني المخاطرة في, في هذا الأمر الذي أرى أنه جسر إلى جهنم ولكن عند التنزيل الفقهي معلوم كلام الشيخ أحمد شاكر واضح في تحريم التعلم والعمل أنا أراه ذلك ولكن أقر أيضا بأن هناك اجتهاد سائغ في معالجة للواقع في مسألة العمل بالمحامة على أساس أن هناك حقوق للناس كيف يتحصل الناس على حقوقهم وكذا فهناك بعض العلماء المعاصرين المعتد بهم لا أقول يعني إيه علماء يميعون الأمور المعتد بهم يقولون بأن المسألة فيها جواز بضوابط شرعية فهذا ما أردت إيه أن أعقب عليه في بس لفظة أخرى لما الشيخ علاء بينقل عن كلام شيخ لسنة تيمية يعني أنا لا أدري الشيخ علاء أظنه بينقل من غير الأصل يعني الشيخ علاء أظن الورق اللي أمامك مش, مش موجود معنا مش من أنا في عبارة، في عبارة أنا متشكك فيها اللي هي ايه أو ينسبونها لله أو ينسبوها أنا لله. أنا فأنا عارف لا لا ده هو معزرة تمام. وليس كلامك أنت بتنقل من كلام اللي هو بتاع أو ينسبوها لله. أوه. فأنا أرجو بس مراجعة هذه العبارة لأن أنا عندي برضك في فتوى لللجنة الدائمة كان بخصوص التحذير من كتابي فتنة التكفير وصيحة نذير فكانوا بيقولوا ان هو الكاتب حرف في النقل. عن ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية حيث ذكر في حشياتي صد 15 نقل عن ابن كثير أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله م. وأن هذا هو سبب كفرهم وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه مناسبة ابن كثير رحمه الله تعالى فأرجو بس مراجعة الأصل تمام الشيخ علاء أبدأ من النقطة اللي هو بيتكلم مم. عليها عبارة شيخ الإسلام بالضبط في مجموعة الفتاوى من الأصل, هي من الأصل اسمع يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى مم. وأنها كلها طرق إلى الله وأنها كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربع عند المسلمين ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين المسلمين. دي عبارة شيخ الإسلام بالظبط في المجلد رقم 28 يقول أيضا السيوطي واستقل جنكيس خان ودانت له التطار وانقادت له واعتقدوا فيه الألوهية وأنا عايز اجاوب الشيخ أحمد مش عارف ليه بي بي بيخرج برده عن موضوعنا بيقول هل إحنا نطل هل احنا نقر هل احنا نقر باستحلال الزنا يعني أنت عايزنا نقر باستحلال الزنا استحلال زين المحارم برضو رجعنا لنفس النقطة اللي احنا اتفقنا عليها وقلنا اني دي لا دي لا دي لا وبعدين بيقول انا متعود ان هو يسمع مني اقوال انا ببني على حكمك اللي انت حكمته مؤسسة القضاء اهدم مش انا الشيخ احمد شاك اكمل بس لو سمحت شاكمت. مؤسسة شاكمت. القضاء اهدم مؤسسة مش عارف ايه اهدم انا قلت قلت زلت بكرر الكلام اللي انتو بتقولو ده نتائج قلولي القضاء دي أقمه وأنا بقول للناس بقول للناس أنا بقول للناس بقول للناس من ضمن الأحكام اللي ذكرها العلماء منهم الشيخ شيخ بن عثيمين الله يرحمه من المعاصرين جوز للناس أن تذهب إلى القضاء غير الشرعي عند الضرورة إن كان سيحكم له بحق له إذا كان سيحكم له بحق له ذا اللي ذكر الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله يبقى دي فتوى أنا بوجهها للناس الشيء المشايخ وجهت اللي بيدرس القانون الوضعي عشان يعرف الفرق ما بينه ما بين الإسلام العظيم وقواعد الإسلام العظيمة بهذه النية عشان يبين خطر هذا القانون وجمال محاسن الشريعة الإسلامية لا حرج مطلقا في ذلك يباح وليس فيه مشكلة العمل بالمحاماة أعتقد أنه حلال أعتقد أنه حلال إلا إذا طالب بقانون في قضية يخالف شريعة الله أو أنه ناصر مظلوما وهو يعلم أنه مظلوم، أما إن أراد وهو ظالما، أما إن أراد أن يدخل ليعين مظلوما. أو ينتصر لمظلوم أو يأتي له بحق شرعي فعملك حلال وتتقاضى راتبا حلالا ولا حرج في ذلك على الإطلاق إنما احنا بنتكلم في جزئية اللي بتخالف شريعة الله فأنا ما زلت بس السؤال واضح كل الكلام اللي احنا عمالين نكلمه عمالين نتكلم على أفعال وأقوال العلماء نزل لي على الموجودين الآن هذا تنزيل قل لي الموجودين بتوع النهاردة القاضي ده انت أقمت عليه الحفجة وانتفت الموانع الناس القضال جنائيين اللي عندي في مصر حكمهم ايه ولي الأمر اللي عليا ده حكمه ايه الناس اللي في مجلس الشعب دول حكمهم عندي ايه أنا معاك التشريع لله تبارك وتعالى واحدة معاك ان ولي الأمر عليه معاك ان مجلس الشعب ده ينبغي انه هو يحكم ويشرع في دين الله تبارك وتعالى ويبقى بيكتأت في نصوص الايه الشريعة مش في فيما يعارض نصوص الشريعة عايزك تنزل للأحكام بدل ما احنا بنهدم المؤسسات بدل ما احنا بنهدم المؤسسات قول لي انا بتعامل مع دول بناء على كذا بتعامل مع الجيش بتعامل مع الشرطة ازاي لان دول حماية لسلطة الطاوت ونحو ذلك قل لي أنا بتعمل معهم إزاي ووصلت للحكم ده إزاي فأنا عايزك تخدني للحكم بالضبط أنت بتتكلم على الحكم بغير ما أنزل الله هل عندك تفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله ولا كل إنسان بيحكم بغير ما أنزل الله يبقى كافر فهمني أي قاضي الآن يحكم بغير ما أنزل الله هو كافر مرتد عن دين الإسلام ولا لا أنا عايز أعرف دي هتحكم عليه أنت بإيه بعينك هتجي ترجح تقولي القاضي الذي يحكم بكذا كافر انت بتقصد بعينه لا ما قصدش بعيني. يعني انت ما بتكفرش القضاء دول عايز افهم وليه الامر اللي علينا ده حكم مسلم ولا كافر المؤسسات اللي موجودة دي مجلس الشعب اللي فيه دول حكمهم ايه تمام. والحكم بغير ما انظر الله اسمع منك شكرا. تفصيله يكفر امتى وما يكفرش امتى تمام. الشيخ احمد حكم القاضي بعد الاتصال أبو أمين. الاتصالات الحقيقة بت بتضيع. لا يعني نشوف نشوف. بعدين بتخرجنا عن الإيه عن الإطار. أحنا احنا نحن. ممكن يدفوا لنا. الآن نحن في طرم. ممكن يدفوا لنا يا شيخ محمد و... نسمع بس نشوف أحبابنا ونعود. نشوفهم حيقولونا إن شاء الله. أبو أمين أهلا وسهلا. سموالك. وعليكم السلام واتفضل سريعا على الله يكرمك. أه أه بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت بس ما تقطعش عني ممكن ولا مش ممكن. اتفضل يا حبيبي اتفضل الله يكرمك. طيب. بالنسبة للأستاذ لل... مولان بقول اللي هو يعني يعني هو مع إحساس المشاهدين طبعا آه... الإحساس بتاعنا ضد إحساسها خطر طعب الحمد لله تفضل لما, سي... لما لما الشيخ مح... دمال مراجمي بقول على الشهيد الإمام أسد الإسلام رضي الله عنه أسامة بن نادن لما يقول عليه خوارج يبقى هو إيه؟ يعني هو يبقى إيه؟ يعني عاوز عرب يبقى هو إيه؟ دي حاجة بس ياريت ما تطعش عنه ممكن؟ ولا شيء ممكن اتفضل حضرتك اتكلم حد كانت حضرتك الشيخ احمد عاشورشي والشيخ عبد عاشور اللي انا اعرفه ها والشيخ جلال ازاي وما مش عايزين يقولوا إحنا من قاعده ليه اه إحنا من قاعده وشرفنا ان انا من قاعده وشرفنا ان أشيل كنت اشيل حذاء الشهيد بسبب بلدنا ربنا على دماغي ما, يس ما ما ما يتسوش من الحته دي دي حاجه الحاجه الثانيه كمان والشيخ علاء عدبه القضاء بتاعنا هل القضاء بتاعنا بنصف الدين هل القضاء بينصف الدين أنا عاوز برضو في حاجة تانية كمان اللي يقول على الشيخ اسامه لادن والشيخ اسامه لادن اللي هم اللي هم افضل ناس وبقاع الأرض خوارج يبقى يبقى يبقى, يبقى هو ايه ويبقى دي حكم هو. خلاص رسالتك وصلت يا أبو أمين شكرا جزيلا رسالتك وصلت وهو دائما دائما الاتصالات معنا في البر للبرامج ويطالب بأن الزوار يكون وزير للدفاع وإلى آخره يعني الرسالة حداك وصلت ولا ولا نقطة عليك كلامك أبدا معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم فندق أنا مسزم تولد فندق كل سنة صعدت كطيب اتص... الله يكرمك تفضل مسزم تولد ربنا عز وكرسيد ونور بصيرتنا وبصيرتكم يا رب نور الإسلام وندينا جميعا إلى الطريق السليم يا رب دي حاجة الحاجة الثانية يعني أنا طبعا يعتبر كلمت حضرتك أكثر من مرة ولكن هو في كان رجاء وأكثر على طوله كان نفس النقاش ده يوصل لنا إحنا وخزبالك لأن معظم الناس اللي فهمها دلوقت المتخصصين الناس اللي جاء حالتنا دلوقتي بيتصوروا الإسلاميين بشكلوا مع بعض دي حاجة الحاجة الثانية كان نفس أستاذنا الفاضل النقاش ده يبقى في غرف مغلقة وبعدين نطلع لنقطة الخلاف ونبدأ نتكلم فيها بحيادية تامة يعني أعصدوا ليه نعود مع بعض كلنا هم مش احنا طبعا أهل العلم يعودهم تمام فندم بس معنا اللي يرضى عنه يتناقشوا في النقط دي تمام ويفرضوها مع بعض تمام واتكلموا بحرية تمام ونرجع تاني نطلع احنا بقى احنا كمشاهدين نعرف نقط، النقط العادية اللي انتوا اتفاتوا عليها ايه وغير كده تمام يا سيد متواني الرسالة وصلت حضرتك انا بس عايزين نفسح المجال لاخرين يعني كل واحد يريد ان يتحق... يعني احنا رسالتك وصلت نشوف ماش حد اتفضل اتفضل يا سيد متواني بالنسبة لاخوي احمد هو دلوقتي عاوز يقول اللي أنا ممكن يقول لأ كلامه غلط لو عاوز يقول سلوك أفراد الجماعات الموجودة اللي مثلا اللي احنا ممكن ننتميها زي النور أو, أو, أو, أو الإخوان أو سلوك الناس دي في الشارع هل سلوكهم يعني في حاجة يعني في شائبة من الإسلام يعني ممكن نخرجهم بسلوكهم اللي موجود أو بعدم مثلا يعني عدم يعني وضوح الأحكام عندهم هل الناس دي حتو الإيه تمام. الإيه بالضبط أما للشيخ علاء. الشيخ علاء هو الحلاء اللي فاتت انتدت انت له ساعة تمام واتكلم اللي هو عوضه تمام ولكن هو دلوقتي متك قوي على الأحكام اللي موجودة من فرنسا والأحكام ده كلها ما احنا بكلنا بنحاول نغير. وشكرا شكرا الأستاذ متواني الله يا اتصل آخر السلام عليكم طيب, طيب أعود الشيخ أحمد. حكم القاد الحمد لله وكفى والسلام على بعض الذين صفى بعض أود فقط يعني نجيب على منوى هذه السائل أنا بالنسبة للإخوان والسلفيين أنا أعتقد إسلامهم ولا كفروا أحدا لا من الإخوان ولا من السلفيين كما نني وكل إخواني لا نكفر العامة والعامة عندنا مسلمون والأصل في الناس عندنا الإسلام م. وأنا أرجو أن تكون عقيدتي هذه واضحة وبينه ولو كان لاعتقاد آخر لنطقت به لأنني بفضل الله تعالى لا أخشى ما ترتب على أقوالي طالما أعتقد أن الحق فقط أود أن أرجع أخي علاء وأرجو أن أنتسع صدره لي في أنني ما زلت أوجي إليه السؤال هل العمل في القضاء جائز أم لا أنا أقول أن العمل في القضاء باطل وليس هذا متعلق بحكم القاضي كما يقول هذا متعلق بحكم القانون ولذلك أسأله سؤال جديد هل إذا قام رجل مسلم وحكم بالقانون الوضع الجاهل الباطل في قضايا الباطلة المخالفة للشريعة يكون حكم مقبول يجوز لي أن أقبل هذا الحكم ويجوز لهذا المسلم أن يحكم بهذا القانون أم لا بغض النظر عن تكفيره الآن أنا سأتكلم عن حكم القضي بالتفصيل على فكرة لأن أنا جئت إلى هنا لكي أوضح موقفي من هذه المسألة ولكي أبين للقضاء حقيقة المسألة لكن أنا أود الأمر الشيخ علاء أن يجيب على أسئلتي هل يجوز للرجل المسلم أن يلي هذا القضاء وهذا الذي يقول الشيخ أحمد شاكر بغض النظر دعنا نتفق معك أنه مسلم هل يجوز له أن يحكم بهذا القانون وهل يجوز لي أنا كمتحاكم أن أقبل هذا القانون وأرضى به وأقبله وأعمل به أمله وأكتفي بهذه الأسئلة بعد الإجابة أكمل الإجابة على سؤالك. طيب إن شاء الله. طيب عفوا نأخذ اتصال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بشيخ شايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام تفضل أهلا, أهلاً وسهلا. أشهد الله لا شريك لرسول الله مذنوف كالقراب. أهلا بحضرتك تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وإمام المتقين وسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن هذا الحوار إن كان سؤالا وجوابا أنا رد على الشيخ أحمد حافظه الله تعالى أنت في الحلقة الماضية يا شيخ أحمد قلت إن رئاسة الرئيس محمد مرسي غير شرعية كيف غير شرعية وقد أيتته؟ العصبة والمسؤولين على الحل والعقد وأكبر المشايخ والعلماء هذا أول سؤال أنا بسألك إياها الآن تجبني عليه الرئيس غير شرع الثاني. الثاني خلينا نخلص كلام يا أستاذ ملهم ولا أحد يقاطع لأن الحلقة هذه نريد أن نوضح ما فيها لأنه على شاشة الرحمة وشاشة الرحمة الاتصال انقطع من, من عند الشيخ شيبة اتصال التصلاخر السلام, السلام, السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. إزي عبد الله كفاني. أهلا بحضرتك فان تفضل. عبد الله كي هنا في نقطة يعني خلو فيها النفس هي مسألة وصف الناس بالخوارج. أي. وصف ال الشيخ سالم نادم بالخوارج هو إن إحنا نثبت شيء إنه في شيء من منهج الخوارج ليه تمنعناهم من الخوارج؟ كما تذكرنا اليوم قالوا ده أحد صعب إنك أبريء فيك جاهلي. فيممكن أن نقول إن فلندا ااا عسونا غلط ولكن في شيء فلان ده عسون ولكن في شيء من كذا فهم قاموا لما هذه المسألة وكانهم أن يسألوا كل منهج الخوارج وكل عقيد الخوارج على الشيخ فلند لا إحنا نقول هو شيخ عسونا وكل حاجة ولكن في هذه المسألة نهى منح منح, منح الخوارج كما نقول على ابن حجر وناوي فيما قالت الصفات أنه منحة أشعرية ومع ذلك هم فوق الروس دي دي موطنون الثانية بعد إذن حدثك أن كل كل إنسان إذا لدم نفسه بما يراه في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة ربي صلى الله عليه وسلم بفهمه هو وأراد أن يطبقه على الناس إذن ذهبت الدولة وهذا ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه عن وسلم عندما جاء رجل ليصوم فوضع خيطا أضهد وخيطا أسود فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه هذا فمع هذا مع حسن قصبي وأقام حكم لله تبارك وتعالى دعا في نفسه أقام حكم الله في نفسه بالرغم من ذلك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نقول أنه ليس هذا بضل وليس هذا بضل ولكن نقول أن يكون لنا رؤوس يبقى في رؤوس كبيرة كذا نرجع لها ما نجيبش الخط لبيع التاني ونجيب الخط لسه التاني ونقول لا ده كذا وده كذا أنا أرى أن الرؤوس قد نحيت فين الشيخ أبو الصحاق نرجعنا في المسائل دير فين الشيخ محمد حتى نرجعنا في المسائل دير أرى أننا رجعنا للخيط الأبيض والخيط الأسود نحطهمه قدامنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا اتصل آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ونحط الله والسلام عليكم, عليكم, عليكم أهلا وسهلا أنا محرك تفضل عايز بس أوجه كلمة لأستاذ محمود حسان هو ينهي هذه المهزلة اللي هي على قناة الرحمة ولا يبروك لكم أن تنشروا هذا بين الناس وبين وب أرجو منكم يا إخوة الكرام هذه زلا دينية وجزاكم الله خيرا السلام عليكم وعلاً. شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتصل آخر طيب الشيخ علاء ترد على, على هذا على التساؤل على, الـ على الـ الأخي الكريم اللي, اللي تواصل معنا الآن لا تنشروا هذا الفكر على الهواء هذا الفكر موجود وموجود في كل العالم الإسلامي لا بس اسمعني أنا أرد أنا عليه موجود وموجود بهمة. في العالم الإسلامي وأنا أعتقد أن هذا الفكر في شيء من الغلو ولابد أن يعالج ولابد أن يناقش وأن يفتح لهم المجال وأن يناقش الفكر بالفكر وإحنا جلسين لهذا الهدف لتسمح حتى الأجهزة الأمنية أن سفك الدماء أو إننا أفتح المعتقلات أو السجون لن تأتي بخير إنما الذي سيأتي بالخير أن أجاب هذا الفكر بالفكر ويكن أنت تظن أن كل الشاكلة والنوعية أن الإنسان ممكن يتعصب لرأي ويرجع عن رأي أنا لي خبرة مع بعض الإخوة كانوا على هذا الفكر في سجن أبي زعبل وأعرف أن بعض هذه الإخوة رجع عن هذا الفكر أصلا وترك هذا الفكر وأصبح يدينه بمنهج معتدل لأنني أعتقد أن ما يتكلم به الشيخ أحمد عشوش والشيخ جلال فيه شيء من الغلو وعدم الإنصاف في بعض مسائل وفي أعمال أعتقد ان هذه الأعمال تخالف منهج أهل السنة وتخالف كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسول عليه الصلاة والسلام كما أعتقد أنه وقعوا في ذلك لا عن عمد ولا عن قصد إنما بتأويلات وفهم خاطئ ونحو هذا ولذلك أنا بقول أنا فاتحه صدري افتح صدرك إحنا عملين نلف وندور حوالين القاضي ينفع يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله قلت القاضي لا يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله ممكن قاضي موجود هيخفف ظلما على الناس وهيستطيع أن يفعل بعض أشياء في قضايا هذه يخدها فتوى عين من عالم من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية له فتوى رحمه الله عليه وأكثر من فتوى في الاقطاعات ونحو ذلك ممن يعملون تحت ولاية الظالمين ونحو هذا وبدأ شيخ الإسلام رحمه الله ومن ضمن فتوى إن كان يستطيع أن يقيم العدل ما أمكنه وأن يرفع الظلم ما أمكنه فرأى أن هذا مندوب له بل أحيانا يقول شيخ الإسلام إن لم يوجد غيره فهذا يكون واجبا عليه فأحيانا أهل العلم ممكن يعطوا الناس اللي موجودة في سلسلة القضاء لان مش كل اللي موجود في القضاء بيخالف الشريعة ما اقول مؤسسة القضاء مؤسسة باطلة لا اللي موجود في سلك القضاء ينبغي ان هو يطالب بشريعة الله تبارك وتعالى وانا اعرف كثيرا من هؤلاء القضاء من قضاة مصر من بعد الثورة بعتوا لوزير العدل السابق بعتوا لرسالة بيطلبوا فيها بتطبيق شريعة الإسلام ومضوا عليها ومجموعة كبيرة وليست بالهين وعملوا صفحة على النت وعلى غيرها لا في مجموعة موجودة تخفف الظلم على الناس، تخفف العبء على الناس. في مجموعة كانت بتستفتي بعض المشايخ، أنا جات لي قضية كذا وكذا وكذا وكذا، أحكم فيها إزاي؟ عنده حرية في القانون ممكن يعمل شيء، يعمل ك. الكلام ده كله موجود عندي ساعة. لكن ليست بهذه المسألة إن دي تبقى ضلمة وصقط المؤسسة دي ودي ما تنفعش أصقط المؤسسة دي لا على حسب الواقع اللي أنا فيه هبدأ إن أنا أتكلم ده فكر موجود أنا الآن عايز أقناقش وإخواننا يعرفوا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله له صور بتخرج عن ملة الإسلام وله صور لا تخرج عن ملة الإسلام ويحكم على الشخص بأنه مسلم أنا عايز أسمع منهم مثل هذه الكلمات خدت بالكم لأن إحنا هنختلف في بعض الأمور لأن الشيخ أحمد هيجيب كلمة مستحل هيجيب كلمة مستبدل هبدأ أسأله يعني إيه كلمة مستحيل؟ ومين اللي فصرها بكده من العلماء يعني إيه كلمة مستبدل لأنني أعرف لأن قرأت له بعض الكلمات على النت للأسف فوجدته يفسر التبديل خطأا ووجدته يفسر الاستحلال خطأا وليس بمنهج أهل السنة فانا عايز هو اللي ينطأها بدل ما أجي الآن أقول والله هذا يعتقد كذا وكذا وكذا والرد كذا وكذا تمام وكذا تمام ويعتقد كذا والرد كذا. لا أنا عايزك أنت اللي تقول عشان يبقى خرج من لسانك وأبقى أنا فهمت كلامك صح ما فهمتوش من مقال موجود على النت غلط عايزة تبين عشان نبدأ نوضح للمشاهدين لكن عمالين نرجع أنا عايزك تجاوبني الآن هل ينفع لأفراد مجلس الشعب إنهم يشرعوا كذا؟ هل ينفع للقاضي إنه بيحكم بكذا؟ أنا قلت لك خلاص أدي ده حكمي. قول لي أنت بتنزل إزاي؟ قلي ما أنعق إيه؟ قول لي شروطك إيه؟ قول لي المسائل دي عشان أدخل؟ قول لي الحكم بغير ما أنزل الله. أنت م... يكون كفر أكبر وماذا يكون ما... كفر أصغر؟ أنا بس للأسف ل... ل... يعني وقتنا انتهى. فهي الأسئلة لا اللي شاف. لا بس ال... فس... فس... هاد... هذا هذا ليس من الإنصاف. ينبغي أن أم... أعقم. على كلام الشيخ علاء تعقيب أود أن أبين بعض ما قال لكم طب ما تيجي نبين في لقاء قادم يعني نترك الأمر في لقاء قادم ون ونرد الاحتراف الإعلامي وانت يعني أصدرت النتيجة يا شيخ علاء وانت لك عن تصدر المتيجة لكن من حقنا أن نرد أنت هذا كلام أنا أن عندنا كلام أن أنا عندنا غلوب أود أن أبين أن الأخ علاء يعني أسأل الله عز وجل أن يهدينا ويالي الصواب لكنه يحيد عن إجابة الأسئلة ولا يجيب أنا السؤال اللي أنت قلته وقعت عليه. بس أنا أنا علم عن نعم عن نعم عن نعم القضائية نعم الشيخ القضية. نحن اللقاءات. رح أسألك كم شرط قضائية أنت تقول غير باطلا ولم تبي لغيري البطلان القوانين. باطلا وغير باطلا أي شيخ؟, شيخ أنا دعني لا لا أنا أنا مقاطعة. لا مقاطعة. أنت لم تقاطعني بس أولى أنا عندها ضبط من أحسن ضبط من أي شيء. نريد أن نقيم اللقاء بهذه الطريقة. بس فقط نريد أن نقيم. أولاً. الذي قال أن سلطة القضاء بطل الله سحمد عشر الشيخ أحمد شاكر أيش. وكنت أود أن يعني يوجه كلامه الشيخ أحمد شاكر ويقول أحمد شاكر أخطأ في هذه المسألة تمام. ويكون الشيخ علاء سعيد خطأ الشيخ أحمد شاكر في مقالة الأمر الثاني أن الشيخ علاء يحاول من تهوين قضايا القوانين ويقول جزئية وجزئية وهذا كلام يفتقد إلى الإنصف تماما الشيخ أحمد شاكر هنا يقول القانون المصري دين جديد ودين باطل فرضه المستعمر الملحد الشيخ علاء سعيد يقول أن هذا أمر بسيط جزئية بسيطة هذا كلام خطأ أتحدك يا شيخ علاء في القانون المدني والقانون الجنائي والقانون التجاري أن تأتي بما تقول تمام ثم أنت لم تجد عما لا يرتضي الإسلام شرع ويرتضي القانون الوضعي شرع أنت حدت عن هذا الصلاة بس على الشيخ علاء أنه أصدر نتيجة ونحن ما زلنا في النقاش قال أن عندهم شيء من الغلو، وأنا أريد أن تبصرني بما هذا الغلو، الغلوب كنت أفهم هل إفتاء الشيخ أحمد شاكر بأنه لا يجوز ولاية القضاء في مثل هذه الأحوال هل هذا من الغلو؟ فإن كان غلو فلنسى بلا الشيخ أحمد, أحمد شاكر, شاكر. نعم. أما إن كنت تقصد يا شيخ علاء أنك لا توافق الشيخ أحمد شاكر على فتوى وأن الشيخ أحمد شاكر له فتوى يختلف مع علماء أخرون في هذه وجهة أخرى فعنت تهمتنا بأن أنا عنده شيء مرمم. أربو. أنا عدت. لكن أنا وأنت تجب على السؤال. أنا أقولك النهاية مع شرح لأتفض. أنا أنت قلت اللي عندك. بالنسبة لكلامك اللي أنت بتقوله دلوقتي إن أنا قلت إن دي جزئية بسيطة. أنا قلت إزاي نتصرف مع الواقع. وقلت من ضمن كلامي ان الناس جديد تمام اسمعني اسمعني اسمعني أنا بتكلم كليتين اسمعني لا مش كلمات مطاطة. مطاطة انت اللي اسمعني انت بتعرضني ليه لماذا تغير الحوار دلوقتي احنا كنا بشين جو انا مش بتعرضني بقول ان اللي موجود ازاي نتعامل مع الواقع قلت من ضمن كلامه موجود في الحلقة قلت ما ينفعش ان انا بغير ما انزل الله قلت للقضا كده ممكن لو سمحت تخلينا كمل كلامي قلت ما ينفعش قلت ممكن قاضي ياخد في لأن في جزئيات موافقة للشريعة هتبقى موجود إلى التغيير وينبغى على القضاء أن هم يطلبوا بالشريعة وفي بعض القضاء دول خدوا فتاوى من أهل العلم لتخفيف العبء لتخفيف الظلم وبيبقد ينظر للقضايا لما أنا قلت الكلمتين دول ما خلفوش كلمة الشيخ أحمد شاكر العامة أن م. المؤسسة اسمع اللي أنا, ب... اللي أنا فهمه لو سمحت مع... أنا ما أطعطكش ما أخلفوش كلمة ممكن... مش بحرب من الجواب يبقى أنت لا مش صار. فاهم الجواب نحن نريد أن نعود كما كنا في الفقرة الأولى ونريد أن ننتصر للرأي نريد أن ننهي اللقاء الله يكرمك الشيخ علاء بكلمات واضح في النهاية الشيخ علاء بس مع ظهر بس بالنسبة لك كلمة إين بس والله حريعك عليك أنت تعتقد أن الشيخ أحمد شاكر يقول هذا الكلام على سبيل العموم وليس التعيين آه طيب حل حضرتكنا هو بقول لا عذرة لأحد لا عذرة لأحد ممن ينتسب الإسلام كائنا من كان الاه. في تمام. العمل بها أو إقرارها أو الخضوع له لا. لا عذرة ما معنى كلمة لا عذرة لا عذرة لا نستمع إليها في اللقاءات قديمة هل, هل لا لغة انجليسية هذه يا شيخ علاء ممكن تسمعني بها واحدة سمت سمت ممكن تسمعني كلمة لا عذرة خلاص يا شيخ علاء يا شيخ علاء لك كلمة لا عذرة لأحد لا عذرة لأحد لا يفهم ذلك لو, لو سمعت كلمه خلاص خلاص طب دي ايه بس اتكلم فيها على كلمتين أنا لما حكمت على الغلو وبقولك ان انت غلو بحكم على تصوري للسائل اللي بيقول الفكر ده ايه والن الحلقة دي مهزلة فذا هو زي ما انت حكمت قلت نتيجة ومقلتش مقدمة لما الشيخ احمد يقول لا عزرة لو انا جيت سألتك يعني الشيخ احمد ما عندوش اعذار للناس دي ما عندوش موانع للناس دي يعني مكفرها بالاعيان اللي يعمل كده يا طرى انت هتجوبني تقول ايه انا نفسي نفهم كلمة العالم نحطها في محلها لا عزرة لواحد عالم لا عزرة لواحد ما عندوش اكراه لا عزرة لواحد ما عندوش ولا مانع من موانع التكفير ان يقوم بمثل هذا الأمر. اسمح لي لا عذر لواحد يقوم بكده ليه؟ لأن يجب علينا كلنا تطبيق أمر الشريعة أنا بتكلم الآن واحد عندي من القضاء غير عالم واحد عندي من القضاء واخد فتوى عين مش فتوى على مؤسسة فتوى عين إنه بيخفف العبء على الناس إنه بيرفع الظلم من على الناس عندي موجود في القضاء أشياء كثيرة وما زلت بقول كثيرة في مناحي عديدة لو عايز يركن غير الأحوال الشخصية توافق شريعة الإسلام ولا تخالف شريعة الإسلام عندي أشياء كثيرة إحنا كنا موجودين في المعتقلات وكان من ضمن الأشياء اللي بيعملها الشيخ جلال اللي موجود كان م... كان معايا موجود في سجن أبو زعبان كنا بنقدم تظلمات للقضاء. تظلمات ليه؟ لإني مظلوم جوه طيب ما تحكمت أنا وإنت للقضاء اللي موجود عشان ناخد إفراد وكان بيديني إفراج وبيديك إفراد ومعرفش الشيخ أحمد عشوش لإنه كان في سجن تاني ما كانش معانا في السجن أنا بتكلم لو إن مؤسست القضاء دي مش موجودة ومحدش يتحكم لإيها كنت إنت بتتحكم إليها ليه وإنت في المعتقل أنا بتكلم في فرق بين كلام أهل العلم كل المشكلة من ضمن المشاكل في هذا الفكر إن بيقول أنا ما بحكمش على معين إلا عندي شروط وعندي انتفاء موانع لكن في الحقيقة لما بيجي ينزل ياخد عبارة العالم ينزلها على المؤسسة بإطلاق المؤسسة انا عايز انا عايز المؤسسه ليست تمام قول لي في كذا قول لي في كذا بالنسبه قول لي بالنسبه كذا للقضاء قول لي بالنسبه كذا للقضاء لا يجوز له تمام في النهاية في النهاية في النهاية في النهايه, في النهاية احمد شخ جلال. شخ جلال. مع الشيخ جلالنا مع شيخ علاء في فهمه لكلام الشيخ أحمد شاكر وكله انت أهل كل, أهل كل له وجهة مش نظره مشيد كرام أنا بعتذر عن هذا اللقاء إحنا كنا بنقول حوار هادئ مع فكر الجهاد ولكن يعني اتضح أنه ليس حوارا هادئا ولكن الكل يريد أن ينتصر لرأيه لا حضرتك احمد أحمد يعني ربنا يكرمك أنت السبب فيما وصلنا إليه في هذا اللقاء ولكن الكل يتكلم بالحقيقة ونحن نقول نحن مع الحق نسير بغض النظر عن قائلة Sing for the